بسم الله الرحمن الرحيم هذا صلواته على هي يختار مع المشركين مع كل طالب واحد الإمام عبد الله صل الله عليه وسلم وله عليهم عليهم عليهم وختار عليهم عليهم ومعه وقتاء المسلمين بيعلمهم بأشراع الإسلام وكيف الصلاة والموط والقيام ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, أيمان ولا يعني إيش بعده فيها والمواريث تحكى يعني فيه فيه في نمس بي هذه الصلاحة هي لهمتها بلد راب يحب لهم بآيات الله وإنهم يتغطبوا الله وضعوا الدار أصلاح عليهم ويستدل عليهم, عليهم بلحبوا على بطمان الشكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض ثم بعد ما عرفوا الله السماوات ان راك مشي يحضر العباده الاصنام ترك العباده الى الله وهو راح يوجه الى الاصنام تقول نقول بعدا تشي ويقول هاوي تعبدوا الهاوي ينبحون هاوي احنا نعرف نعرف وما كننا نعرف ما فيش حاجه <تصفيق> والله يجعله هو الذي خلقه المنزل الله أنا أذكرهم بآياته يبدوه في عباسه هو الذي خلقه المنزل ثم قضى أجل ويجعل كل أحد منكم أجل يموت فيه أجل مسمى عنده هو يبعثكم يا موجي يا حبه اجي باجي فيه ثم انتم تنكرون هذا فشيء تفوتوا ما انا مش منهم انا مش منهم والبعث والحساب انتم انتم انا اي من... <تصفيق> عند يوم اجي يوم التولوجي راح الله وحده يعني الاجل يوم ديالنا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 لا ان الله بعيد عنكم الله حار عنكم سلطان في الأرض كما أن سلطان في السماء أي ما أن سيد رات هو سفارة هبوط أي ما بلغت على شيء من على السماء ولا من الأرض يا رب سفارة من جهة ربك و كسبتم العمل كل هذا جي يدري لا والله ما سعتي من آيات من آيات ربهم إلا كان أنا مغزون لا بل بحسب آياته على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 قال الله هنبل على ساتين راح بارج يخبر بها القرآن بيسكازوها إن الله بعد عهدهم وحاسبهم واللي باجي الجنة هم باجي يشوفها يعني بيسكازوها هم باجي يشوفها ها تعتم عليهم الأخبار من قبلهم من قبل في الأرض مالا ممكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراء وجعل الأ الأنهار من تحتهم فأناهم لذنوبهم ما لهم بعضهم بعضا آخر جاء بس الجن واشترا على قصة صالح وأن الله عزيز النبي وحرق مادح لأنها قريبها بلادهم هم بلاد العرب هم بلاد العرب صالح وظن وهم شمال المدينة ما بنت أقول كل مدينة وعارفين لديارهم ودارهم بقصتهم يجابوا بها يتحاجوا بها قصة التاريخية معرفة عنهم ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان واسع فنان عد وداري على عاتق وكان بيروح الشام يجي على جراب وينوض وقال ان الرسول صلى يعني ما في الأرض ولا هذه أهلهم الله. هم, هم جاء من, من أهلهم التمكن في الأرض يعني في إسعاف وبناء وزراعة وغناء. اموال الأولاد يعني مثل في الأرض كانوا من كما كنا في الأرض لا بنكنا لهم جاعين معهم لكنهم واصلوا من ما كن يجرش في الدنيا. وعسى السماء عليهم يدرع درع أمن. وجعل الأنهار تجري تحتهم. فانا كنان بغنورهم ومدارهم وقرائهم للله وكم بغنورهم أجيهم أهل العنار والزراعات والأهل الأنهار والجنات فأهل كنان بغنورهم لأنهم شأناء من بعضهم قبراً آخرين فهذا كنجيب أحرستعث لنا فالله فانتها لها من باقيها قوام العهود لا بغنورها ولا نفس واحدة لا نتحدث أبادهم وضع بدورهم وناتهم وصغارهم وكبارهم ولا بغنور منهم على الجهة الأرض بجلوب. فقال له هل ترى الرحمن بارح واحد الرحمن بارح وعبث الرحمن بارح وعن شان بعدهم برنامج وقال له هل ترى الرحمن بارح ولو نزلنا عليك كتابا ذكر الباص فلم اسم بايدهم الذين كفروا انها لاسخر من بيت قال له يا احسن رواه من ايمانهم لا ترجع ايمانهم ولا اهل دخلك ابدا لو مكتوب من وروحيني من السماء وينزل مني دي من المزورين ما نصدق له. وقالوا أنا مش زين قالوا ولا نبي يكتب الرؤيا ولا ينزل عليه ماذا ينزل مهملة اللي حب يشهد ببساطة إنهم عنده إلهنا إنه نبي. هاه؟ يقدم الآخر لا ويا حب بتعالجه لأنهم ما هم مؤمنين نشوفناهم مؤمنين. وداني ولا ننزل عليهم ملك ملش حزلق يا محمد دارج حسائي إن الله يبلح يبلح مع ملك نملكه كن ينزل أو مشايله ويحذقنه رصونا عند الله حنا من بخ الله يعني الله يعذب يعني, ملائك يعني, ملائك يعني, ملائك يعني, ملائك يعني يموت عمون حالا مولع. يعني ما الملك ورؤاية الله عنا عند بن واحد من الملائكة لا لتعذب. لا متي بس. يعني رؤاية الله وشهادة ورؤية ما بله يعني رحم الله يعني يعبد يعبد الله يستأصله. <المحل> <محل> الله رزق عنا هم الملكنا رزق عنا بسم الله عليهما بسم الله قال الله عز وجل الملك الملك هذا في صورة رجل لكنه السري جاب الناس يرسموه يفهمونه وينتبس عليه ونقول على الله سبحانه وتعالى الملك نيجي فما صبرنا في خاطب البشر وهو على صورة الملك لأنها جنس ثاني من الله على رجل اسمه الخاطب هو en dat is de meeste mensen in de de buurt van de buurt we de buurt van de buurt van de buurt de buurt van de buurt de وعلم ذاكا اقرأ ان رحم الله ومعلم ذاك الله والله تستهزي أبي رسول من قبلك فحاضب الناس وحي وقميه مما كانوا يستهزئون كالله يديه كان هذا العرض استهزئون عليك الأمر الرسول دي بي سلم الله نمان هم برسول هم لا بقى. لا هم على ولا الله بيدستهزئ برسوله من قبل فحاجب منه جلس منهم ما كانوا يستهزئون عددهم الله جل وعلا بيدستهزئ بأنبياء موسى ح حاجبهم عليهم يستهزئ عددهم الله كل سنة وصلات جل الله يقول لمرجع المشركين إنهم سنة ثم نقول كيف كان عاجل في المكذبين ونشوفوا كيف كان عاجلتهم ما علم هذا عددنا ما كنا مستهزئين وإنما في السماوات راتب قل لله أي قلهم.. البيل.. قال هم من هو من كسبوا هذا؟ يقول الله يقول الله هم داري من الله ما بلقى لو بيعد أصناف اللي هتقبضهم يروح كسب على نفسه الله كتب على نفسه يعني ما لي عجب حد ما لا ما يعني ماشفع الله ما الله بعد أن تمكن شكته ما ماشتمل عجب حد. لا يزم أنهم لا يوموا الجيارة لا أعرف فيه بل يزم أنهم الله أه... يا محمد أن يؤدي أصحابه وأن يكذبون بك يزم لا يوموا يوموا ويعدي كل جزاء عمله لا أعرف فيه الذين يخصروا عنفزهم فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون لا من فلا يقولون إعجال أحسن طمعهم منهم في حلال مروحين في تحمل لا بلأ والله بل. ما أعلم أن أسلم ولا يستسلم لأنه صح انهم ما هو ذا حتيبه لأبناء أبدا الله فهم لا يؤمنون قال الله وله ما سكن في الليل اليوم النهار السميع العين حول الذي كل ما سكن في الليل والنهار نام على الآلهة التي تعبّها شيء في السماء كل ما في السماء لله كل ما سكن كل أهل الله اتحدوا وليا دواه لبيان يقولهم كفتش أشكني اتحد رب غير الله أيها والله مطابر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ويجبر الناس كفبني هذه الله هتروح. الله هو الله هذه السموات السماوات وهو يرزق الناس يطعمهم وقل اني اقول ان اقول من, يقول من, من الله امرني ان اقول ان اقول ان يكون ان من ان الله ان اقول ان اقول مكانه ولا ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول فقد رحمه يعني افضل منها بحمة الله وفعل بالكوزة واليوم وإيه امسك الله فلا كاشي فلا هو الله وإيه امسك بخير فهو كل شيء جديد إذا ما استوى الإنسان ببقن ما الله ما هي هذا حديث الله رب العالم وإيه امسك بخير فهو كل شيء جديد ما حدي هذا حديث يرد الله وهو لطاهر وهو عباده بادي لطاهر ضعيف بادي بقدرته وشوش وهو حكيم وحبيل حكيم يعني أرفع يعني كل ما حكمه ومصلحه ما ما بيعمل أعمال ما لها فائدة يعني داري كله يضع المصلحة أضعه بل الحمد <تصفيق> يعني في هذا اليوم داري نحن نشجع له ونرده وصلنا ما ما عجبنا تفهمنا أستاذ قبر والله يجي كل شويه كل شهر كل لا مش هين دول يا راجل يعني احنا بنتشاهد يشهدني على حد انت على بابك لا والله والله هي ده الشيء ومش هين ان انها اننا دي ساعين الله بقى يا ومن برأة الحبوض الرؤية يقولون من الدراج ومن برأة من سائل الأمام ومن أعلم من دراجة قال إننا نحن تشكرين أن من, من الله الله أعلم كلها شيء ولم نعمها ولم نعمها من الله ولم الله لأنه ليس لا أصنع شباكها يعني كذا هذي من أبنائنا الكتاب لا من أبنائنا لا والله ما ركب من أبنائنا الذي وصل من عندنا وأن الصالح وأن أن جاء بحب وأن جاء بدين الحق من غير أن أضع منهم أن ما ومن عمرين يسترق الله في بنا وقدروا بآياته إنه الآية الحضر الله لا يحد أكثر منها يسترق الله في بنا يقول الحالة يحرم ويقول الحالة يحرم وأنها من الحالة يقول اللذين هم واحدة مقرر أعرف؟ عندنا هذه، ولا نحصل من دينهم أنجسهم، ثم نقول الذين حنون، هذا لا أهلهم تجاه مشاكلهم جتني، هذا تجاههم متأهلين كله، هذا يعني هذا يعني هذا هذا هذا هذا يعني لا أقول لك ناس، لا أقول شي لا أقول بس، لا أقول شي، ولا أقول بس، ولا أقول بس، ولا أقول بس، ولا أقول بس، ولا أقول بس، ولا أقول بس،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 والله وقل الله لا يعنيوا بنا حتى إذا دعوا فإن جادروا بحياتهم يقولون إذا كفروا إنها فألا أسافرهم أرهب وبالذلك يقولون هلا أسافرهم أرهب لأن إخرافت بخصف الحكة أرهب حجارة وهمهم يعملون الأمام إذن العظم يحضرون ويبقون عنه يبتعدوهم برسل بإذن هلاك حجرون ولا يسمعنا من الساحل بأس حقهم ما حلوه حجي صلا ويبقون عنه منه وهذه القناعه هي عسير ما تقول يعني في صعبه يعني مش صدق الصلاه هذا وما عنده او دي اللي هي عامل بصراحه دي دي قلنا ان ان رب علينا ولا هذه الايه ربنا وكنا لكم يعني ما راها يعني الامم يوم من الايام حين يرفعون على الشيء هذه الاجيال يعني كان لهم ان فتر يعني حضرته هو لذا نعم ماذا نعم كذا يقول حالك تومايا ما الله الله بل بدى لهم ما كانوا يخونه من قبل هذا الأولى المكذبين المشركين يتفاروا بالنبي ويكذبوا به قالوا حيثوا يقفوا على النار يا لكنا نرد ولا نكذب في عيات ربنا ونكون من المؤمنين يعني اتمنى وانهم انهم يردوا الى عيات الدنيا والعلي يكذبوا بآيات الله وباليؤمنوا بها ويصيرون جملة المؤمنين وقال الله بالبدالهم ما كانوا يحكون قبل يعني بدالهم سيئات أعمالهم وعاجبة أمرهم عاجبة التكديم و لأن كان بيستهزؤ ويتجوب اليوم والآخر وبالعجاب وبجهنم وقالوا ما بالشيء إن هي إلا حياة من الدنيا ما بال ما بال لا بتعثر لا بالحساب ما بالبان موش نجح ما بالعيشهم وما هي ذي فسهم يعني هم هم هم نؤمن صدق دال لأننا بصادق ما بال منه لا منهج منهج واستكبار من هو استقبال لا أثق بالحب ولا بصدق الأم دال ما بلعنا كما تتعار الله والذي تستوضح لهم الحق و تبين لهم في قراره كرسهم و صدقهم و عرفوا النبي و ألم الصادق و لا بيهبوا لهم أي رأيب و لا أي نبي صادق من عند الله و ألم ما جاء بحق و يتجلوه وستيقلوه. ما بلعنا أنهم يحدوه بقلوهم و يعلم أنهم يحدوه يحدوه و أردت لهم أكان يكتورا مبتل ولو أردوا لعادوا يمانهم عنه لا إن الله لم يلحقه الدنيا، إنهم يفعلون ذلك التكذيب، والجبن والاستكبار والعنف والغضب. ما هو سببهم؟ الله يعلمهم من يؤمنون. بعض رأيتنا راجع، بعض رأيتنا. وإنهم لا يكذبون، ما من آمن ولا من تحمل الإيمان، ولا من صار من جبل الأمين. وقالوا إن إلا حياة في الدنيا، وما نحن من كذبين. إنهم الذين لا يكذبون ما في شيء. قال لك الحباب ولا لا ساحب ولا مبلغ مبلغ لا بشيء لا ده لا باع الاحصا من ما كان في جهات سنذا حادث اذا الله تلعب بشي بعقادها وقال ان هذه عاد الدنيا وما نحن المتقون انت حل البحث ولو ترى ان يثوا على ربهم قال علي شهاب بن الحكم لا ترى يا محمد كنت رأى أمر عظيم أمورهاي من خافهم من جزعهم من فزعهم يعني ما عروفهم يعني من من خاف الحين بعده يوم الجمعة هو الأهوان ورشه على العلاج ورشه الله. يا أبو العزيز، يا أبو العزيز لو بيع لو لا رأي هو محذف ترى كان لقدها أنه يكون أمر ما ما اسمه ما ما لا <تصفيق> يمكن قال ليس هذا بالحق؟ بأدل بأدل بأدل الحق؟ قالوا قال ليس هذا بالحق؟ قال هذا ما ذا ما الذي سألت عنهم؟ ما عادهم من كريم قالوا لا ربنا من نصد جمنا ناجح وصد في غير الطريق نحن بنكذبهم نحن جاجب قال فذوق العذاب نحن نكذبهم قالوا قال العذاب الله ذي كان يتكذبون بهم ما الذي يجبوني حد وصل في عرف سبب كفر لهم. انتكذبكم به قد حصلوا الذين يحذبوا بيها قال الله يعني بتحصروا بدم... بدم... بدم... حصروا مفوصهم يعني رأس الإنسان هو نفسه حصرنا الله خيطوا نفسه وبتحصروا مفوصهم يعني بقى ان الله با يعدمهم بتحضيها النمو وفعتهم كل شيء صباح نفسه محبة لهم حتى إذا جاءتهم الساعة باكتاً قال يا حسركنا على ما فرضنا فيها. بيت حصلوا ما جلسوا. قولي يا حسركنا حضور الملح. يا حضور حي... حي... الماء... حضور ح... ما الموت. ويرو... جنة والنار. المهم ويرو... لا اللي حسب على الله ما فرضنا فيها، حنفرضوا فيها حملة بها وضيعوها ولا اهتموا بها فضلوا في حال الدنيا، وهم يحملون أوزارهم على وجوههم، يعني يبنون في كل واحد شاردة منه، على سأمة يجوا، يعني إنهم بيحملوا يحملون شيء عشووي كبير، يعني بيتعجبون من, من سوءها، من سوء حملهم. يعلموا <تصفيق> ان حيات الدنيا الا لعب ولهو عنك لا حاجه تتعبها ما هم بيهدموا <تصفيق> عبده بيوت ما ما ومن ولا حيوان للذين تكون افراط عبد الله في افضل من حيات الدنيا لهل تقوى. لكن ما هم دادندها ولا مستعظم بهذه الأضحة ويعرفوا أن الآخرة أنها أفضل إلا أهل التبوى ذي الله ويخافه فلا تعجنون العدمات وهو بيختارها وما بيختار الأدنى من شأن أن يعبر أنه بيختار الحياة الدائمة قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله دا الله النبيه نحن نعلم إنه بيحزنك تكذب المشركين لك واستهزائهم بك وتمطردهم وتكذبهم بالقرآن الله يعلم انك تسكى وتحدى الحلم ما امنوا بك المشركين قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقوله فانهم لا يكذبونك ولكن الغالي من نبي آيات الله يحجونك قال ما يكذبوك حمداني انك صادق نبي صادق وقال الصدق وقال الوعد الحق وقال الوعد الحق كل ما يجب حمداني المشركين نصح البعض رخصاء م يعني قد قد استيقنوا ذي جنس به ولا بكتبه ولكن الظالمين بآيات الله يلحقون يلحقون الصدق ياكل يستيقنون من فصيم يلحقون ينكلون ولا بكتبة الرسل من قبلك فصبروا على ما كديبو وأولوا حتى أتاهم صلوا قال أنت يا محمد يعني من تثبت عنه الرسل أنت من سير الرسل اللي حق الرسل مثل ما جعلهم عليهم من منهم مثل ما جعلك لا تكذب ما بلنت الله اشتيهون على نبيه لأن النبي حزن واسطاء يعني ما استجابوا له قومه ولا قبلوا دعوته ورفضوها وكذبوا بها واستخفوا بها وآذوا مطدوا ويعني النبي همل الحزن وهمل حم العظيم وليش ما يقبلوا قال راح كل الأنبياء هم كذي كنت رسولهم من قبل فصدروا على ما كذبوا يعني الحين النبي أنها مصيبة على النبي جمعه قال إذا عن مثل مصيبة حالك كما ي يثور عليهم الحين تذين أن النبي يقول لهم كثيرة أنبياء الله لاقوا مثل ما لاقوا من التقدير فصبروا على النبياء ولا بد من قبلك فصبروا على ما كتبوا ووأودوا في يأذوهم أقوامهم حتى أسمهم نصلنا لأن جاء من نصل الله على المتدبين ولا نبدي الكلمات لله يعني لا تستطيع يا محمد النصر الله هو وعدك ولا هم بدل كلماته بايوا في بعده ما بلن نبيه مغيير النصر راح يبايي وابطع عليها النصر لا الله, لا الله ما, هم ما هم خلف وعدك وباي نصرك يعلي كعبك ويظهر دينك على دين المشرحين وباي يكبح المشرحين وبايهزمهم وباي, وباي ينصرك عليهم وتكهرهم قوة دينك أبى أن الله ما بيجيب ما إلا بعد إبتلاء إبتلاء إبتلاء الله الأن أنبيائه والمؤمن حتى يقول الرسول من ما كان رسول الله بيستبطو مرجع لهم أيها سنة بعد سنة سنة بعد سنة ولا بجاء فمن نبي المرسلين يعني بتحضر الله الله بقص صراخ على نبيه أحبار المرسلين السابقين والذي وتكذيب وما بهم وكيف كانت عاجبة أمر الأنبياء وعارف كيف كيف كان ما صيدهن، وعارف تجديدهن. دم لي دم ليهم ويسار أذية، يسار أذية على أنك بديه. وهو ما أنتظر النص، وأنتظر فرض. وإن كان كبر عليك أعراضهم، فأنت استطعت أن تبتغي نفس الأرض أو سلما في, في السماء فتأكلهم بأعلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه. إن الله لهد بين ايه عظيمة إنهم يؤمنوا بده يرجع الى الله ولو ما بيتحافى النبي لكن كان النبي كثير حب عليه هب آية ايه واحنا بنصدق كثير بثبت وجب والنبي يرغب الى الله انه يعطيه ايه ويقول لهم يؤمنوا لا الله ما هم راضين يؤمنوا بد تعرفوا الحكي ايش ما بينهم ما يجي حد انت اذا بدك قال الله اذا استطعت ان تبتغينا فقم الأرض الارض يعني تحب لك نفك وتدور لهم آية ولا تحب لك سلم وتطرع السماكين لهم آية فاهم يفعوا فان يستعلق هبا محاول ايه <تصفيق> اروح دور لهم آية يعني مهما هدي من عم إنما بشي آية مهما أضيهم <تصفيق> مهما راضي يؤمن ولو شاء الله يريد على الهدا لو شاء الله هنه يريد الهدا لو شاء الله هنه يريد بهم عصباء يطلقوا الهدى عصباء يا فعاله هيدي الله كرهه بدهم لا ما خلت بهاي لو شاء الله ما مشى لكن الله ما يريد انه يدخل حجر 20 انه يدخلوا يدخل باختيارهم يعني مش يستحقوا ثواب عدل لانه هي دخلت له ما من عمد. على عمد ما يستحقوا ثواب القسمه ما انت قالها ما يستحقوا الا ثواب الا على ما عمله باختياره فلا تقولون من الجاهلين يعني لا تطلب ما لا ينفع. حريص حفظ حريص على هداهم حريص وراقب إذا و... أراد أن يكون نفسه من الأسر ويخذ والتعب والشداء فهم لاحظوا أن الله يعلم وبده أن الله يعطيهم الآية تجعلهم منهم يؤمنون، و... يعني لو بسبرنه إطلع سمعنه ويطلع لا الله ما هو نفع أبداً أبداً. لا بدك ترحب لك خلقي في الارض ولا بعض السبب ادعولهم الايه لا تفضل ما لا يكون ولا هم راضين ابدا ابدا هؤلاء من إيمانهم محسنه من قلبك ابدا ولا ترجوه ولا توقعه ولا تطلبها ولا تتعب نفسك من العبث بيغض مايله هي في امتحان عليه يرجعون لا يحاسبهم يعذبهم على دروبهم او يستحقوا الله الشخطه لا جهنم يبعث بعد النوح الحازم خلنا وقالوا هم لولا لو لا نزل على عليه آية من ربه كانوا يعني قالوا هذا قالوا والله عذبنا ايها محمد من الى حرب احنا ما صدقنا ما صدقوا الايات اللي لكن ما بلا منهم يعني يتعنص وعدم هذا يعني الحين ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا إن الله ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان إلا على لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن بالجميع منه. عملوا بالله بيعبدهم في هن. قال الله ما نجاتك إن سأل ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمو من أنثارك ما فرضناه في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يخشون. كيا؟ لا ما بدل كيا بجلهم يعني قدرة الله وعلمه و. نبال دي بعض ب ب كل ما خلاه الله على وجهه من أحلى نبالي بعض وما من دبسين في الأرض ولا طائل يطي ربي إلا أمم أمثالهم ما خبرتنا في الكتاب ثم إلى ربي نخشون بعد يخشون الله كلهم ذاك الحياة ولا يبي تطيف الهواء يبي على وجه الأرض يخشون يوم ولا عدي ووومكان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 الطيور والغزلان كل هذا الفراش والأزهزة يجيبهم في الجنة ويأكلوا منها ويجيبهم في الجنة يجيبهم أعواض عواضها الله لأنها الحكاها آلام في الدنيا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ينبحها وينركبها والله عاجل حكيم ما هو ظالم لها ما هو ظالم لها يجعلها أعواض بدل ما الحكاها في الدنيا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 وكان يجينا جباعنا من الحيوانات حتى الناس شبعنا حلمنا وكنا بسون برا عندك مدام يمشي في مفترق الطريق. السياج الجديد على أن أن أرجع إنه ما هنجد الدين ولا هنفعله. ما نسعة على على ورقة. حلف إنه جينا حلف السنوات الأرض. ندمت لنا نسعة ما نسعة لنا زري. الأرض هي ما هي, ما هي مجموعة الشمسية هي اللي عنف الأوراق بالنسبة ما ثم إلى ربهم يحشرون يحشرون يا يعني حب ان الله بنبهدين ان بقى كل شيء انك توضح حكمتهم ان يحشر كل شيء لا بد من لا بد منها ولو دي في الدنيا بعد في حاجه هذا لما يجي بعد الحساب لو ظلموا يا اه هذا فكانوا طالب المظلوم ما لا يرضى الله بين الناس يعذب فيه قد يخلق, يخلق الله الإنسان بهم بتلابينهم وحلقها لم يموتها ومشي حلق الله لجلها ما بلا كذلك يعني عند في الدنيا وليعي موتها وحلق والله عدل حكي ما هو في حاجته لأنه يخلق الناس وي ما هو في حاجته إلا لجل عبد الله حكمة عظيمة وعرض إنه يجعي ملك الساعي يعني يحكم حكمه من العدل والإنصاف والجزاء بيخلد خلف ضعيف بيخلد خلف قوي بيصلب القوي على الضعيف ولا يمنعه ولا يمنعه هو ابنه يمنعه ما يحب بين بين القوي وبين الضعيف الله بيخلده قوي يبغى ما ضعيف هو قال ابنه يمنعه هو حكم محله عليه عين جايبته ويشي اللي بعده هو دليل على أن الدنيا عب حياة أخرى جال الله فيها يصلب أمة على أمة أمة قوية جت تجاع أمة ضعيفة ويا الله هو يأكل خلاه قطير الص الصقبي يأكل فهو على وذي عندكه باقي أسد والنمر على الغزلان عندكه الطمر وهذا خلوها ولا هي ولا يحب لها ضعيف مثل الأسد ولا يحب لها أسنان ولا يحب لها شو يخلها خلينا ولا يزجها ولا يمنعها والله حفيف يعني ما هو في هذا يقولي إنه يعوض زياحة ما فات عليه وبدأ ما يحبه والله عصير على الله والله عصير على الله فالله عصير على الله سبحانه اللي سماها أمم والذين كذبوا بآياتنا ثموا بكم في الظلمات أرى خمشين عادي ما عادي كفروا بالنبي وكذبوا بآياته واستهزعوا به وصح الله هذا دارن هن جدا صل وقف وعادي في القدم يعني يعني, حضر يعني حضر. مستحيل انهم يحتجمع مستحيل ان مش تحيل يحتدينا طريقة هن يجي أجم ولا يسمع ولا بيتكلم وعمل وعادي في غرماه لأن هذا مستوي عليه ما هو مستوي دايرة طريقة هذا يجب ان يكون محمد افضل من اجل ان يكون هناك هذا من فعلى هذا يكون هناك نعمل من ان من اجل ان من يشاء ان يكون هناك المستقيم الله اجل ان يكون هناك افضل من يشاء أه الله ان يكون هناك افضل من الله ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل من على إكلهم وإن حمل طافه ينتهوا في كفه يهديهم يأخذ يكون هداهم و... والله لهم هم... هبهم يحكم هداهم بهداهم يفهمهم تعطي بهم. ومن يشاء على سلطان المستقيم ومن يشاء بيض به. لا أحد يحبه بالاستجار. بالبجع. هذا الكلام. قلت أرأيت تقبل من أتى من على رضى الله أو أستمتعت أقر الله جل أنتم صادقين كان مشكل إذا نزلت من نادر كاسة لويا عزلة بيدعوا الله مع بين سرصن ما لي هالساعة إذا فصلوا في البحر وهاج الهاج البحر البعض وقلبيك نبش الناس فينا وتحطها نعم نعم بيدعو الله ولا عبدها ما رصن واحدة نعبد الله إلا الله واحدة قال هكذا إذا يا فعذار الله لا أشوف الساعة غير الله تدعون لا نجد عن الله بس يعني الحين تزعلهم الشدائد العظيمة لا قبل لهم ردها الله ردها ما بتسهل ولا يدعو. ما الله يدعون بل تدعون ما في إليه إن شاء وتنسىون ما تقولون قال ما بلبس بيجعدي الله على صنم حقتكم ما بتدعوه و ما جدعون بيصلي الله أنتما دعوه لحداهم ويجيدهم في البحار جاء المبتدئ لا دعوه لي نجيه من الغرق. سبب الاخلاص في الله في خصوص الله في الساعة يبي عبد الله أحدا الله يستجيب لهم لا بشيء يعني بعدها الله فيهم إذا بالهمي يدعوا يرجع والله قد أرسلنا إلى أمم من قبل فالله الله يهي عليك أن أرسلنا إلى أمم أرسلنا إلى كل أمه نبي وستقروا لهم نماسك ورحمة رضي أمه أبداً أبداً ونقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأس إلا الضضائية على اللهم يتضرعون أرسل الله إلى أمم أرسل إليهم أنبياء وخذبوا بأنبياءهم ويعني الله بيبتليهم بالشدائي يجيهم يقولوا يا الله يجيهم يمزلهم يقلبوا عينهم ويقولوا يا الله على النبي ما طلع على القمر ما غير ض وهو ما بيجي حد يقولش عاد يا الله كما اخاب الله بلا واجدهم هذه حاجة قال ما غير اخاب الموضوع ويلا ما نبي يقولوا طار بيو طابع والله لا يقع ابد يا حمزه لا داموا يعني يدعوه يدعوه يمدام فابي يدعو صلى الله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 عادم عناد من قرش عادم عادم أبعد منهم لما ذا راحوا يشتكين قالوا بديعوا والله كمان قالهم كاره عظيم قال الله فلما نسوا في وضيع فتحنا عليهم أربعة كل شيء حتى إذا رأيكم أن أرسل أخاهم بريئا فليهموا بيسألوا قال الله خل الأمان قال الله خل الله من بأسه الله الله على من ما نفع بهم شيء كلبهم الله البلاوي بعجلهم الله كوارث، بعد كاتها، مصيبة بعد مصيبه لا لا ولا يسأل الله، ويدعوه له يدعوه وقلبهم الله بأن البعثة ما وما نفع فيهم، فتح عليهم أبواب كل شيء، فتح عليهم أبواب الخير، السماء، أبواب حيرة الأرض، وأغدق عليهم النعم، وحلاهم يأكل ما يشاء، أبغد. ولا يذهب لهم لا مصيبة خلاهم يأكلوا على بعض فسحنا عليهم أبو بكر كل شيء حتى إذا خرجوا ما أخذ أحد منهم فشئ إلههم لما عندهم أبيع بس باره لا عندهم إن إن, ان, ان بيتفلح كل شيء وقى الحمد لله ما نحن نلحق يعني عن سببها خلاهم ضعش فبيجي عليهم الله العذاب حتى يعني بأ... من انتفعوا بشهداء الدين أنزلها الله عليهم ب... ما نفعتهم انهم يرجعوا إلى الله لا يقبلوا دعوه الانبياء ولا انفعوا ما بعت وارجع الله احبهم الصدق عليهم قالك اول شيء ترى الشر واخر الحقي ماذا بقى مدلنا فيهم اذا هم بيسوا يعني متحيرين يعني المتحيلين ما ضروا حين لم مال عش العذاب الشديد فهذي يعني ما برهت. هاي البلاد ما يقول على على أبتاهي فاجئ يشتغل. بخلزروا على على عن في, في الله. توقع زوالنا إذا قلتهم. لا لا يرفع كمان الدنيا. يقولها، يشجعونها هو يحج عليهم يوم يب... القيامة، إنه راح يذل النبي، وينتريهم بالمصائب والشداد، لعلهم يرجعون له، ويجا عليهم، لعلهم يشكر الله، يسكتوا الله، ولا يقولوا الحمد لله، ما نفع. لا شيء بفائدةها أن كلها. ليش نحن نحده الله نعمل ما عملوا؟ يعني تفضل يا أختي؟ أيوة. وتسليها إنه النبي إنها على إنه عليه ما عراب ضومه. تكذيبهم له. وله بدايةهم سنة بعد سنة. ولا يستجيبونهم يستجيبوا ما بالله في عناد وفي طغيانه في فرق. ما جادهم يعني دعوة النبي على طول دعوته. ما بيجيدهم دعوته الله طغيانه في فرق. وكل ما لاحظ مدعاهم جادهم طغيان في فرق وتما يعني الله يبص عليه أحبار الأنبياء لجلها لجل سبت فأده ويصبره ويهون عليها الأمر ويلا درى أنها مصيبة على الأنبياء كلها من حجهم الحجهم مثل ما من تكذيب ومن التكذيب والأذاء <تصفيق> ويطرح الأذاء ويدري إن, يعجبها... أن الله بديها العذب ويأخذهم مثل ما أخذ الأنبياء مثل ما أخذ الأنبياء وما بلا يمتظر يصبر لما يجي الفرج وينجر للمصر قالوا سبقت عدادوا من لدينا الله وحمد لله رب العالمين اذا والله رجع اخو امباك اللهم صل وسلم بعدنا عليهم افتحلهم خيرات خيرات السماوات وخيرات الارض فل اخذ امباك فقلت اضاء ندير بعوا يعني بيستاخذهم وهو اذا اخذ ما جاء الحمد لله رب العالمين. ايه؟ ايه هن؟ اقطع عن آخرهم عن آخر قل أرأيتهم إن أخذ الله سمعهم أبصرهم وحكم على قلوبهم من إلهن غير الله يأتيهم به انظر كيف نصديه الآيات ثم هنستيهم قال الله نبيا كلهم قال ها أفر وكيف لو أن الله أخذهم أسمعهم وأبصرهم وحكم على قلوبهم من هذي مني؟ يبدل لهم هو أبها أهلها غير الله يحب لكم أسماع وأبصار وأفيده وعقول لا هم لا يمع تكديم ما بلوها وهم قالوا نفسنا ما بيسويه اللي بيعبدوها من قلهم الله يأتيكم به انظر كيف نصدف الآيات ثم هو اسدفون بيقولوا ما بلوها صح بيقولوا صح لكن نفسنا محنا نقلل لها أنها آله سلام محنا نخلينها لا لا كف عن الحمد الحق الذي هو قادر الذي بيعطيه ويمنع اللي هو هاب الأسماء والأوصاف ليش ما تقول أهل الجاهلية هم تروحوا صاروا انظر كيف يصدقون الآيات عند بنو حالهم من بينهم الآيات. ثم هم يصدفون. ثم هم يعذبون. يصدق الله الله عز الآيات يعني صد معنا صدقها جاء آيات من دلنة. ولا عليه تقول على ذل ذلبا ولا جن ذلبا ولا منهم أحد منهم مثلا منهم سوا تدخل حد يلاقونهم بسبب ولا أرضي أحد يدخل يلاقونهم ما أرضيدهم هذا كل أرأيتكم إن آتكم عذاب الله بعد أن أوجها حليله وقولوا الظالمون كلا أخذوني إذا ذلبا مع العذاب مما لقد تبينت ان تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لا من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك تهديد يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من من أول المؤمنين جمعه قال ما هي بآخر صهم منهم دولا النبي ودولا المؤمنين وما نرسلون مرسلين إلا مبشرين ومنذرين <تصفيق> الله يعني وظيفة الأنبياء المرسلين يبشرون ما بيبشروا ينزل يبشرون الناس إن أطاع الله بالتوات وينذرهم إلى عصوب العجائب هذه وظيفة الأنبياء يخبرون الناس وش اللي بيش وش الطاع وش يستحبوا عليها تاب وشين عاصي بس يستحبوا عليها العذاب بس هذا الوظيفة ما عليها من يدخل الناس في العداء رغم يدخلون يدخل الناس في الهداء رغم ما خلا أحد <تصفيق> ما خلا أحد عصي لا إذا الناس بخبرهم اللي فمن أنا ما فمن قبل وأنا بالله أصلح عمله فاحول عليهم ولا نحذر والذين خدموا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفشلون هذا هو طريقة الهنديا. يبشرون الناس يبشرون الله بالثواب ينزلوا أعاصيم البركات. فمن آمن في باي أذبه، يستحق الثواب ومن كفر في باي ينتحر على أذبه. كل أقول لكم عندي حسائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك. أن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد من كان الكثير من النبي بشر مثلهم ما هو إلا واحد منهم المفروض هي نعمه سامي رسول من الله لا ملك من الملائكة ولا يه ولا يه وقلي حزائين السماوات والأرض بينه ولا يهم واحد يه على ما غير نبي ما يعني استبعد من يجي واحد مثلهم قال لا حالا أنا, أنا من نبي لا فم... لا على ما ولا أنا ملك ولا عندي خلاعي السماوات والارض إن أكدوا إلا ما يوحى إلي الله آحى علي أن يبلغهم يبلغهم تقوم تقبل ويجب أن يرفضوا ملك العلم ملعته قل <تصفيق> هم يستمع الأعمال البسيط فلا ستفكرون يعني يعني نهو سوى المؤمن وكافر الأعمال البسيط، يعني بس أبسط الحج والتبع والأعمال عن عن الحج مترقة. يعني ما الناس جنبه؟ يعني بده إن بدأ أمر واضح، لازم الواحد لا يذهب. ولا ولا هما يعني بين الآله الحق الذي يعلم <تصفيق> يعني بيخلق ويرجع ويراقب ويعلم احوالهم والله اصلا الصلاة ما بده يذكرهم ما هذا ما بده يفسدها بده يغروهم حطوهم بالجبل هذول العموني هذول ذهب يعني ليش ما بتفرقوا بين الاهل قادر ولا <تصفيق> قادر <تصفيق> ايش ما تفكروا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 ja, heb het al al أترضي الله عندك على المشجعين ما هناد انذارك هم سوء وبكم وما لهم ما ما ولا مستفيدك ولا مستجيبين ولا مؤمنين أنذار يخرج الذي يخاف الله ويخاف إنهم يعني بتأمل إنهم لا يخشوا إلى الله ويخافون الله على من لم يخاف الله وباكبر تعليمه الذين يخافون الله من الله الله الله مستقيم الله ولا هناد لا ورانا قام لا ولي لا ناصر ولا شفي ما هنا فعمله حميداي انتبهوا وبيتوا والله نحفظ لهم بابي ولا تقول الذين ينون ربهم قد جاءتي يريدون من ولي ما علم حسابهم يشيء وما من حسابك عليهم يشيء فطردهم فتكون من الظالمين كان غراشي وكبار غراشي يعني متكبرين ومفترقي على الناس قالوا يا محمد اضرب عنك الموالي دول الاراضي وحنا قال مجلسنا بيسمع الحديث عبد عبد عبيد به أصحابه مبلال به عبيد موالي الهذب دير العارض ونحن جاهزين نحن وياهن إحنا, احنا من أشراحة من أشراحة العرب أتباع الناس نحن جاهزين فبردوحنا بنسمعه نعم والنبي قال هالكاد فلا فلا لا يمكنك ان الله لديك ان تكون ولا ان ولا لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك والعشي يريدون لديك ان تكون لديك ان عليهم لديك ان تكون من ان تكون لديك ان تكون فتقول ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون من ان ولا على كل واحد بأ... كل واحد يعني حسابه على نفسه هم... ما هي ما هم... ما يعني يعني ما عليك شيء من جنوبه ولا من اعمالهم كل واحد هم مسؤول عن أعمالهم عن عمله ما هو لا حد من... من عمله ولا من بدل ما تيجي على كشاح بسيط لما يصير لأن واحد ما بيطرد واحد من عنده لا حاسب لا في حالة إنها من من ذنبشني لا وحمه ولا أحد له من ذنبه من ذنوبهم ما عليك من ذنوبهم من ولا من من ولا من, ولا من, جيبه من ما ولا من ولا من الله ما مشايل ولا لا مشايل من عمله ولا مشايل من عمله فتكون من عند وكذلك شفتنا بعضهم ببعض. قال الله يعني إحنا الله فصل الناس بعضهم ببعض. يعني جعل الناس رفيع وناس وضع. لجفتنا مختبار الناس على عشرات وذالك أراضي على موالي وزعاف. عرف على زعاف الناس بعضهم على بعض ويجي يختبرهم. فهذا يقول على ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من اجل والفجر يكون هناك هو من اجل ان يكون الله افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك افضل من من اجل من الذهب وحبي يبحس يبحس لهم مجال في الزواج. أنا تبي من نفسنا ما نبي. ما نبي في غيره. بعضهم بعض. الله احتبروا مشركين بدور ضعف. لكن مشيكلات كبر وظهر محن الجالسين معنا. عبدن. ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. أليس الله بيعلم الشاكلين؟ لأنهم آمنوا بالله الضعاف آمنوا بالنبي واتبعوا واتبعوا والله صدقوه الله كيف إذا كيف دار الأراضي الله من عليهم قديم أفضل مننا يعني ماذا ما هذا كل زمان وما كان إذا عندك ذا تحافظي عليهم عليهم ولا يجيلها أعرض عن شيء إنا لبلا نهية. هو سبب الحديث عندما ما سبب له إذا فشتم منه الله. هؤلاء من الله عليهم بال. <يصدح وعلى> إن <صار من البركات> الله عليه الصلاة والسلام الله داري منه لشكره هو بيفعل شكره لا هو منهم الحدر قبل أن الحدر يرفع الله صرف الله وإلى جاء الذين يؤمنون <يصدح> بآياتنا فبرسلنا عليكم قال الله النبي إذا جاء المؤمنون لا فبرسلنا عليكم يعني النحذ <البرك> عليهم وعظمهم كتب ربكم آلاء سير ويقول لهم كذا ان الله في سبع وتسعين رحمه أنه من عمل منكم سوء من, من ثم تاب من بعضهم واصلح فانه رحمه يقول كذا ان عمل معصيه الله فاغفر له من راضى رحب كويس ايه رحب مشاعله ولا جاء من يقول لهم ان الله فاغفر لهم استغفر الله وبارك لهم ايه يعني أنت عندك ويجي هناك واجب عليه لأنه يعني هملاك كتب يعني إن الشي لازم لا, بل لا, لا ينبعث منه أمر حتمي لا ما يفعله أعلمها براقة مهم إيه براقة مهم لكنهم يعني هملاك يقرأون برحمة الله يا سلام إنهم يفعلون الله عالم بالعِنْسان ولا بتأمين يجي من زلاف الله ويجي من هم شادونا لا بنا بنتقل كل من عمل معصي في بيها ايه بجاهل ما مشاهدنا إلاجهم ما, ما هو جاهل ما هو أحدها على الأصل لا ما هو جاهلها معصي وكذلك نفصل الآيات ولي تستبين سبيل المجرمين هذا امتهادة تصلى لك محمد آيات الله ولكنها تبين لكم طريق المجرمين يورك. قل إني نهيت ألا عبد الله الذين من دون الله قال الله النبي يقول لهم إن الله هذه أنا عبد أصنام ليبتعبدوها لأن تعبد من في الدنيا رحمتها عبد آلهها سنا سنا ونعبد إلى هكذا سنة ونسيب صلح حب والصلح حب والحواصل وجعل الله النبي يقولهم أنني هيتو أن أعبد الذي يعبدون من دون الله إن الله هذه عبد أصنام هيقولته قل لا تبيعوا أهواءكم ولا أن تبيعوا أهواءكم لأنها لا أهوة وجود لها أهوة أكبر و أعضح الدليل عليها كذب وضلتوا إذن وما أنا بالمحتجين لأن أطيعكم وظلها أحرصت ببانها أتحلصت بل أعبد أصنامكم سلام ونكتب أعبدهم معي أرواح كنا كيف تتعاه ما كان في الأصنام؟ ما كان؟ ما كان في الأصنام سبها؟ ما بيشبها ما بلنبين لهم لا عباد لهم كفنا سواه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 وكتب انا على بينها راتحا تقول وكتبت بالله وبينها راتحا ما برد على على ما عندي ما استعجل به لأن قالها إنه صادق جينا على الله الواحد قالها ما هو عندي هذا ما, ما هو عندي ان الحقوق الا لله هو هوية الله يعدلكم أي عدلكم أي ولا أحد يقص الحق ما خير تاسيده الحكم بيد الله بي يقضي الحق هو حرفه هو حرف حق بيدي لا على أراضي الله اراد ان يعذبهم ما يعذب ما أنا لي بعدكم له في يدي كلما أنا عندي ناس طاعين ونبيه لا بغي أضرب بينه بينهم لأن على بده إنهم يعذبهم ذيك الساعة إذا هالأمر ضار يفعله هم ولا يحل هم عليهم ذيك لقد ذا أبو بيني والله اعلم بالظالمين إذا قال الله عندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلاهم. عند الله فاتح الغيب لا يعلمها إلاهم. أخذنا حين احنا بينا وبين وبين الغيب المغيب حجب وأبواب مغلبة. ما جهدنا مستحافا ابدا ولا جهدنا ذي وش باجي بعد سلامه إلا بعد سنتين هذا ب ب أبواب وبحجب وأنك تدري ما شفنا سديه مغلب. أبوه أبو ما أبى شيء. انا أنا فاتح داري يفتح المغيب هنا. هو ده ما بشي أبى بناف ولا. لا ولا من هم فاتحين لا. هو ليش ما قال قال مفاجئ. قالوا وده مفتح ما معنى طريق التوصل ما معنى طريق العمل غد والله ما طريق. عالم داري داري عمل الله. داري مش باجي في المستقر. وداري مش تحت الثراء. وداري وش في دي عام البحار وداري وش في جاف الصحر تحت الجبال وداري عالم بغيبات مكشفها علمها مكشفة لا يعلمها إلا هم وقال له ليعلمها بس ولا يعلم ما في البرج والبحر، وما في من ورقة إلا يعلمها انت الورقة كما الجشتاء لا يجب على ورقه ولا حبه انتظوم ما في الأرض أطبه، ولهذين ترى مدفونه ولا رب ولا يابس إلا في كتاب الله، يعني الله في علم الله، يعني الله عالم، يعني نعطف في علم الله، ما بيقد على المشي، وهو الذي يصفهم بالله ويعلم ما يصفون بالنهار الله فلبيشوف الروح، تاخذها روح الإنسان. معبلة بيعدها معبلة يسمع معبلة يسمع ولا ما وتسمع فيها هل وتجمع وتبصر قبل الله توقفها ها وقت النوم وقت النوم ما عبلة من عندهم حياة حركة يعني عاد الحياه مثل حياه حياة الحجارة ما عليها لا يسمع ولا يبصر ولا يطعم ولا يشم ولا يشم ولا, يشم. ولا عندها ما بشم <متقل> الله بيتوصل النفس الى الهواء فدنوا ويعلموا ما جعلتم بالنهار وجال بي عملتم بجارحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الله يبعثكم بالنهار الله بيتوفاق بالله يبعثكم بالنهار هيتو من الحياة والسمع والبصر والعقل والإدراك وتعملون هذا يجي بعض من بعض الاخر الله ذهب له يصحيكم و لا يعني يبعث يبعث يعني عدها آية من آية الله ثم يبعثكم يعني إنها عجبها يعني عدها عدها ثم عدها ثم يعني بالعلا يعني حكمها من الله يعني مشان يستطيع تفكر فيها قل لها ضائع عن العالم وعن الدنيا بلعب عن حجوه له معبشي خلاص أنكب عن الدنيا وأبتعد عنها ثماني ولعب بقي أبتبع يعني خرج من الدنيا تجاه فيها خرج منها أنا ساري ردله. حكام الهمومها وروابعها وهمها وغمها وحزنها ولا يدرك ولا يرى ولا يسبع ولا حزب. ولي عرده. ثم يبعثون فيه. بيردكم في النها. المسمى. لقيت استوفوا أعمر رحم. المسمى ذيك كتب الله لك. كل واحد يستوفي عمره. لقيت سبعين سنة وزيه عشرين وزيه خمسين وزيه مئة. لقي ل لكم ت ت توصلوا ثم إلىه مرجعكم بعد الأجل المسمى بس يرجع الله بعد كل كل واحد يستوفي أجله. ما دوا يتفكروا يعني في ذلك حاله إذا بد米尔 يعلم الله يعرف يعرف آيات تفهمهم ولا عليه بعضهم. ونهم بين اعمال أعمال شيء كل هذا الصلاة وداري السفر. ايوه أنا يعني ما جئت في النهار يعني داري بعمالكني. الصلاة تجيء الصلاة. أيوه. لا من هال عنقاس الله عليه المرجعكم لا من الله عليه المرجعكم على من الديار هو يصدر ذو اليوم من هذا يعني ما يعني ما في الإقبال أجر مسمى لجل لجل الله يبلغ من أجل مسمى ما... يعني كل واحد يبلغ أجره في جناح الجناح في السحاب لأنك ثم أيها بعد ما يكبر أجر مسمى في الدنيا إن شاء الله بس يجوع ثم يلبئكم ما كنت تعمل يحبلك كل واحد الأعمال ويجازي عليه عمره ومن هنيك هو هذا الله يلبئكم ما كنت تعمل يعني لا يجازيك ما هو ماذا يحبلكه معبر يحبلك كل واحد وين جاء إلا أنه يكون أفضل الله لا أحد يرسل لا لا يستطيع كل ما أمضى الله من ايات الله أهلا من أحد يتطر الله أحد يشكر وهو يجاهل هو عباده يعني الله بطرسه جاهلها بعباده مستمع عليهم ومسيطرح عليهم. عليهم في كثره بطرسه لا يعني لا لا لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشياطين لا لا لا لا لا لا لا ببحثوا يحصلوا على اعماله وببحثوا يحفظوه يعني لا ي... من مهالك لا تحفظوش شياطين الجن ولا جعل الشياطين مهالك و... ف... حتى اذا, ج... لما, يستفي أجل حتى إذا ج... لما يجي ولا حتى إذا لما يجي الموت فبعد يوم ما حتى إذا جاء منهم مات توفتوا وذننا كما جاب بي الله بشنه ابوه جوتو اصلا امال هيك بيجي بيجي من الباب والله نفسي بحفله ولا غيره لما الله محمد الرسول اقفوا عليه لمفهوم يعني ادوها بعد الله جعل السلطان على على قرن واحد يطلع مش النهار الواحد فعل الله الارواح فاجره تعرف على يعني أذابها ووأحد ينتير على نعيمه سبحانه. نحن بنستشعر إن كل بنرجع ربي هو <تكلم> ما من لا <تكلم> ما, ما فيها توفى تروش وهم لا يصدقون، لا يصدقون الأرواح، ولا ولا يتجاوزون مع ما من الله ده لا تمو ولا أحق ولا يرسل الموت. ثم ردوا إلى الله مولاهم مولاه من حق الأرواح ذل الأمواج الله عليه جميعا. هو م هو رب من حق الصحابي هو. أيك في الدنيا بيجارد صلا على له الحكم هو أصل الحاسبين هو ده هو الحكم له دون دولاهم اللي بيعبدوه هو أصل الحاسبين يعني بيحاسب كل واحد يعني مثلا يعني لما هو أصل الحاسبين يعني ما بل ما ضيعوا حساب حاسبين يحك كلهم ولا يخبر هو حسابه لي حي حاسبهم يوم الجمعة. إلا <تصفيق> إن يعني إن بعصر الحاسبين يعني إن بيحاسبهم ما بحد بيحاسب بتدكهم الحساب ما هو حتى فيقول أدي فيقول تعمل اللي معظهر هالناس مكتوبهم كل ما ينجيهم من ضلمات البيت والبحر يقول لهم شيء يجيون وهذا يبين من ضلمات الدهر والبحر تدعونها تضطر عن وحشها لأن أن جاءنا من هذه اللي ان من الشافعي إن كان مشيرين لدارك بالبحر البحر به وهذه الأمواله بيد أوره ما خصينا لها بيد بيد أتوضع خدها يعني بيد على المطر يطلعوا من يزللوا يا الله يا راح ويرجعوا إليها ويقولون لأن أن جاءنا من هذه اللي نقول إنهم من, من الشافعي إحنا بعنشكرهم لأن جاءنا يشرب جوعها عن يرجل كان لا لا والله من ما هو عن حدش مع ولاجو ويقولوا جميع الله يقولوا يا الله احنا بنطيعه كذا نجي هنا مشكر كلهن ينجيكم منها ينجيكم منها ومن كل خطا ثم انتم تشركون تورينا قحون جههم وانا معهم اشركت الله في تبدا اصل كل هو الجادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أبلكم أو ينبيسك مشي عنه على بأس الله بأسه بعض انظر كيفا الآيات لعله نفقهم اللهم قلون بالله الله جادر ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم من السماء أو من تحت ارجلكم من الأرض أو ينبيسكم شي عرا ويدي قبع عليكم بأسه بعض يضرب عليكم بعض الشعر هذا مدفع يعني هذا مدفع إنه بخاف من الظلمات والله الضرب أه انظر كيف ايات الآيات لأن الله نفقهم نحن نبين هنا آيات ونضح لن يفقهم ونقبلهم يفقهم ونجعلوا الله وقد به دومه وكان هذا قال الله النبي انتراش كدبوا ما يجبه من عندي الأهبار والدرآل وهو الحد وهو حق طاضح ومداني من حق قلست عليكم بوكيل قال يقول لهم أماني عليكم وكيل حقير أحضر عليكم أعمالكم وحصيها وبحاسبكم قال لا ما عليكم اللبن بأكم بس يقول إنا بأمون مستقر وصلوا وتعلمهم كل خبر اللي حبرتكم به له مستقر يعني لا بد بت... ب... يقع وبا تشاهدوا حين يقع معدها... وتؤمنوا بحين يقع وما عادها لا فعلهم الإيمان ما دي فساء. داري عترالها نم داري عترال ااا على داري كل الحبر لكم له أن لا مستقبل عليها حلي على النباج وسوف تعلم داري تدرون ما اللي يستعمل الصبي لكن ما عاد له على فيه يقول العجل على رجيان وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعلم عنهم حتى يخوض في حديث غيره قال النبي إذا أنت تبي آيات الله تبى بها فلا اجل اسمعهم عندهم اعلم عنهم و من عندهم حتى يأخذ في حديث غير و يتكون إلا نبي ناجم أهدو الزراحة عادها ما أمور بطاعة في مكة و بين المشركين و يجيهم بالنبي قال هذا سبع انت باستهزوا بالنبي فلا اجل اسمعهم كما قلت معهم مجبر ثاني فرخ صلاهم و اجعيهم حتى في الزمنة و وفي الزمنة اجل الزراحة بنه رحيط من من في جالس عندي واحد بيسب أبوك؟ الله. والله يستحق الرضى. الله يقول والله في مكانه والله هذا ما هو بحد أبوك على إنك تجلس تسمع سببه ولا تحافر؟ بس إلا من عندك وهذا عظم. الله عظم. نحن نسمع لهم وبيسبوا الله ويشتازون. أياك من ساكتين معهم. وإما ينسي أنك الشيطان إذا نسيقا قلت لك على الذكرى فلا تبعدوا على الذكرى بعدما تذكر أن الله أمرك النفسي سير فسير فلا تبعد على الذكر مع ربهم الظالمين بعدما تنفرض أن الله في النهار عن تبعد معهم فلا, فلا تبعدوا معهم وما على الذين يتكرنا من حسابهم شيء قال الله ما عرض ذلك المؤمنين هذه يتبهم جارسة ما عليهم الحسابة لك شيء يتقوم ومستهزوا بها يحضروا في آيات الله ومستهزوا بها ومستهزوا بها ما علم الأمور من هذا الشيء علم ولكن ذكر الله مستهزوا لكن الله قال بني ذكرهم ذكرى لك لا يجالسهم لك أبو لكن يتبهم جارسةهم أن يستمع أوريائهم لهم عند عدالة وذلين الذين لاعبون ورها وغطتهم الحياة الدنيا. الله أترك دارا لعت تعبث في السفينة حقتهم ليلى أمنو. السفينة. هذه التحوليين هم اللي هم اللاعبين اللي بيروح يركضوا عند أصنام وغدو ويسفرو وصيحو ويا يختزوا شاء عند عند رهم دارا. عليهم راشم قبل لقني كم خلاص. الذين التحوليين هم لاعبون وغطتهم الدنيا. وذكر به عند سلام في ما حسبت وذكر باله دي بعده ضعني البعد ضعني لجي لا لجي كذبه لجي لا يقعوا في امور لهم فيها لا يقعوا في معاصي الله وفي اضرار فيها لهم. تعال لكذبه لك لجي ان يقول الله لله يقول الله هلكم تبسل يعني تسلم الهلكم يعني هلكم ذكرنا ذلك يعني كراحة يعني يهلكم يعني يهلكم إذا ما يعلمت يعني لأنه في أسباب الهلكة أن تبسل ما في ليس لها من الله وليه وراشد ما يجب أن يقصر وقع الإسلام في الهلكة في أسباب الهلكة في معاص الله وما ما دكتور وفما مع من دون الله ولي ولا شيء وما عند أحد لا لا يصلهم القيامه ولا يوصلهم منع ولاش تعالىهم وإن تعليم العالى لا يخرج منها والواحد يقول دفعاتهم ما دفعات يوم القيامه ما مفضل فيها أنا وأنت عارف قالوا الذين أولئك الذين يعني أهلكوا وضعوا في الحالة بسبب ما كسبوه من الأعمال السيئة لهم شراب من الحميم وعذاب الأمي بما كان يكفور شراب من الحميم يعني من وعذاب من بسبب ما كان كل أمد عمد لله لا ينفعونا ولا ينفقونا كيف النبي والأمي لأنهم يعبدوا قال عبدوا سنة وعلنا نعبد الله خمسة سنوات خمسة. قال الله قال خير. قال الحمد لله إحنا نروح نعبد. قال الله من لله ما لا نفعل ولا نقوله. نروح نحجارة إحنا جاد من الله ما ولا نقوله. والرب على عجادنا بعد هذا هذا الظهر. والرجع نرجع على بعد ما عرفنا حق ووو ونرجع ونرجع للطلاش نرجع على الوراء. قال الاستهزاء بالشياطين قالوا جب دح إحنا من ذل الله ذي فالاب هو هاربول لما اللي بعده تسمع عنها فقليك شو هي يرجع رايز اه انت اخذ طوال كان الحجب هو واحد لساي فقليك واللي عوضها شيء اشياء بدل العرض بده يكون واحد الغول هو الغول اللي بيقول انه هي هو بدل ما بينجي هنجي هاي برضو ومع اصحاب يدعونها الى ورداتنا ومع اصحاب معلوم يستمع لهم بيقولوا الحاشد فقليك من هنا على ركبه هذان نديم نحن نقول لا بيقولون حضوري، وبيقولون يقولي بوحنا على الطريق المستقيم على ح على الطريق الله رح منحنا على الطريق الوافق شيئا نخرج منها. قل إن هذا دواء هو هدا. يعني ما ما بده ولا غيره. ما ما مشي كنا هم في هدا هم في والله يعني من وأنا اليوم صلاة التقوى أمرنا زامة الصلاة وبالتقوى التقوى خص الصلاة بالذات منها كل شيء كبير حيوان صحيح ولا من أجر الصلاة غيرها ومو طي عصف ما اسمها أضيع وغيرها من كله على مثل أنا اليوم صلاة التقوى التقوى يعني التقوى مع صيحة. صلوا قلت له من عصيات أصوا الله لا تجعل من عصيات وهو الذي إليه تكشره يعني خاف من تكشر إليه وباحاسبه وهو الذي خلق السماء وارتب الأرض بالحق يعني خلق الله السماء وارتب الأرض وهي حكمة عظيمة هو ال و والحكم هو الذي يرتب عليها الدار الأخيرة حياة أبدية يرتب على الحياة الدنيا الحياة القصيرة حياة أبدية يعني خلقها بالحق يعني الغرض عظيم. ما حالك هأخذين بلا العدد؟ الله يحيي الناس من الموت الناس ويحيي الموت لا ما على حالها اللي يرتب عليها أم عظيم؟ ويوم يبون يقتلون يعني برجع يحكبار رب البيت الله كوف يكون اليوم الآخر يخشون الناس دي عقائد عملوا في حاجة عمال لا يسحبون الشيء يمنعونها الأوادل فأجناح الله في ما هيتلا حركة ولا شيء. قولوا الحب، يعني لا تلقي ولا هو النصر. كل منهم يوم ما ينفتح في الصور، بمهمل يوم ما في الصور. يعني يقول كل ما هو المستهدف. لا الله يتكلمون، ما لا عبدها ولا؟ عبد شنو؟ ولا الدنيا ترى الله على الإنسان اختياره. أم هذا ما في الدنيا عدم كلهم. ايه يجعل كل إنسان قدره وصله صلبة الاختيار ويسووه ما له. بلا بني عوض. لا على الدنيا. ال على التحير إن وعلى الإنسان إن الاختيار. ولا هم في السوق عالم وحكيل افعالها أفعاله الحكمة هو الدنيا خلقها إلى الحكمة هو ما هو وش الحكمة وصلها يعني جواه الذي هي قصة إبراهيم يدراها على إبراهيم لأجل يعني على تبحي الله وعلى رفض على فضلاء الآلهة اللي يعبدوها من دون الله يعني يعبد عليهم صلوا لهم مدين وتفكر فيها حينها ستموه الإبراهيم. قال إبراهيم ولأبيه عزّ أنت في له أصلاً قالها إبراهيم على أبوه عزّ يسجد مع الجاهلين لا قال الجاهلين يستن ما أبوه ما عزّ يستن خليك إبراهيم ولأبيه يسجد عزّ يدل على ما هو أبوه لماذا هو عزّ معهم ويقولون لا لأنه يمعنهم الأ... يقول الآذب اشتفرنا كيف يقولون هم يعتاد في الأنسى في الأكتب الأنسى يقولون إبراهن بالآذب ها بدل اهه بدل قلنا غيره استنقض إبراهن استنخب... على أبي كيف تتخذ أصنام الآلهة على أصنام يعني حجاب كيف تتركت حجاب آلهة إني أراك ودومك في وراء المبين أراك في جهر عاشر في جهر وضحب العظيم في, في قفلها بعيدة كيف سبت الله فتسلوا له الحجار وتبحثنا وتروحوا تعبدوها وكذلك نوري إبراهيم وضوح السجنة إن كان لها على الأسلام كان لها عزيزة قائم بها وكذلك نوري إبراهيم لكم في السماوات والأرض ولكن من الموجلين الله إبراهيم علم علمه آيات السماوات والارض الداله على وحدانيه الله وعظمته وربوبيته لكن يكون إبراهيم يعني على تصيره من الدين وتبصر الله ايات السماوات والارض وعرفوا وامنوا بالله امين فكرت يا بعده قبلها معني انه انه بعد وهذا وبيدهم يحافظ عليها في الله بالعايه يعني النبي يعني مقدم يعني مقدم على رسوله النبي لان ما عالم ب بي ب بي يدلوا على الهدى وعلى ايات الله على ما هذا هو الشيء الذي ما كان بعبد الاصم ولا بده قبل كان قبل, قبل ما بعث الله النبي كان يقرهم على هذا على التوحيد ايوه يعني الله يعلمهم الهدى بس أن بداية النبي دال انه باثر اثامها من قبل ما <تصفيق> عبد، و أبوه جده ما كان عبدوا أصلان للنبي، كان بيتحلف النبي، بيروح في غار في كل سنة شهر يبعد فيه ويتعبد عبد الله في الجبل وكان عبد المطربي يروح، يروح يتعبد هو ب لا عبد المفضل. ما كان عبدوا أصلان، يقول إن الأصلان مستنكرون غير شيء إلا إيه رأيهم ما هو ما بلع... هم حبي... حبي... هم شفتي ما راكش تقدر راك ما تستعمل ما تدور باش دير اولها لا لا سبحان الله تلاؤل قدر خير تلاؤل الجن لحد تلاؤل رب كل احباء الاصنام يوم القيامه يرجعوا حواياها انا في الترويه الترويه اذا راه عتبه ثلاثه زيد ايوه من اراد يدي ما يتفكر؟ خلاص من أراضي يعني شكل اذا قام تفكره باجلها ضم عليها إن يعني بل بعدين عفار يضم فلما جلنا عليه اللي رأك وتبع، هو إشي يعني يستدل بهم ويحب لهم البطلان ألههم، ولا هو صابي يعبدوها، ولا هي ما يسحق عباده، ولا تفعل شيء من مصبات الإلهية. لا تفعل راضي. أكيد وش الأسباب دي؟ اخرنا يشك هذا الشخص جماعه النبي الاسلام انها شيطان بزي الهمال ولها انهم يتم عندهم ويصور ولع فيها تعب ولا فيها جمال ولع فيها حجار من قديمه زمان الاسلام نبي فيها باس الحجار فلما جلنا عليه الليل رعاه فقال هذا ربي لقد اردت ان اكون من يرد هذا هو ان يكون هناك من يردد ان يكون هناك من يردد ان يكون هناك من يردد ما يكون هناك من يردد ان يكون هناك من يردد ان يكون هذا من يردد ان يكون هناك من يردد ما يكون هناك من يردد ان يكون لما من يردد ان يكون يسلم لهم ويسلم. ايه كان هذا ربي يعني افضوا هاي حتى اكتر عليك انه ليه عن اسكم باقل الله يقول الله في النجوم ايوه يعني على ما بيستظهر نجوم الليل لا لا يعني الليل هو بيست المغرب ولا بعد <تصفيق> يعني ما هو واضح اما المنخبين لحينه في الجنة <المغرب> <تصفيق> يعني يتخطأ فلما جبنا عليه الليل جنة الليل يعني يخطأ جنة يعني يخطأ قد حلال خطأ الموحية تقول مصر ولا يمكنك ان تكون يعني من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من لا من افضل من افضل من افضل ما ما من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل ثم فلما رأى الجمر قال قد قال هذا ربي قال هذا ربي قال هذا يتكلم الناس وكذا فلما اغلق قال لا اله ربي واقول من رب الظالم قال كما ما شاء اذا هذا الله المعرفه الاله ونقضى نحن والذي ونقضى لا يساب العشي من الصمت قلت الآية من الليل قبل النهار؟ من الليل سابق النهار؟ ما نقضى نقضى فلن رأى عشر سبازقة قال هذا ربي هذا أحبق لأ لا يقضى الله وحبت يجب الله لأهل الله ونقضى من النجم ونقضى الله من النجم يازيدي مش النقطة بيجا الشمس بارزة والقمر قال بازغا أي ثامن قمر يعني الشمس قال بارزة على النجم وعلى النجم لفظاً أي لفظاً لفظ. فلمن الشمس يعني عن عن الحار عمله ما سبأ عمله ما شرط ما هي ما قال ما قال إني بريء من ناشرين إني وجهت وجهي إلى الذي فجر السماوات والارض لأ ه أنا بقول من دولة غابت غابت من دون الله لا سبأش الشمس قابت والجمر قابت ما والله سبئ إلهي غيب علم من ختام أنا بوجه الذي خلقنا أكله ها بنعبده هو هذه هو رب هو إشت داير هو إشت داير خبره من عقولهم من شقر عقولهم الصبر على واحد قال إن الناس تصامم الجلي الجلي جل ما عليها يعني, يعني يعني يفتح عقوله يفتح واني مجه توجهها للنجيين فطر السماوات والأرض حنيفا الهد توجه العبادة الله هدخل لك حنيفا يعني بأمير عن عبادة دولة فأوصا بأمير إلى الله وصف حمد استجاب له من لا وحده من بالله الله من العراء الجمعة من المملكة عاصمة هبابل من من سارة هي من سارة من سارة ونحصي أنا رافضي تبعه، أنت تبعه منهم، حنيفة وما أنا من المشيدين، أنا من اتبرض منهم، ما أنا مشيتكم ولا أنا عبدي الأصنامكم ولا عهدكم ولا الشمس ولا الجمال، دعبي الله دخل أجساد ما رفع، دخل أجساد زوج مالديبا، وحولنا الأصنام، وحولنا جبل، وحاجه جاء جاء قال أتحاجني في الله وبدهالك ما بتحاجني في الله وبدهالي بعرف الحق ورحبا في أيام الجنة أنا عرفت الحق واستوضحته وأصلت إليه خوفه بأصلان قالوا أصلان بانضف وباسبب له خراسان قال لا أخافه ما كشي ما ما خوفتني بأصلان ما يخوفني قال انتهى الأمر ولا قال إنها بات تكذب بات تخببل وبعدين سب قال ما ما خوفتني من الحادث الا ان شاء رب شيئا هذه بتصميمك الحج عندي واحد وكرر انها شاءت كلهم ضجه الله حجي دي, دي أحسر شي. <تصفيق> ولا في كل إلا كل شيء الألم. لا ما نيش اتراه صدع عند الحمد الله ما وعد والحمد لله شيخو بنجي الا رب شيئا و شاء كلها العلم ما ما اذا شاء الله من الكريم بشيء يعني وهم ما هم راسهم و Shia ربيكم مش يبغينه إيه فهمنا هم يعني لا جيش فهمنا ما هم أصنام أخلاقك يعني أخلاقك تذكرون يعني أخلاق الجيران إلى وتذكروا هي موجود فيها الايمان بالله موجود في العدل ما بين إنسان يحصل عدله يذكر هو فترة مع ذلك لا فترة وما عباد الحضارة عب إلهية الأصنام اللي على عقله عقله بعيد جداً هذا ولا مع إله يعني العقل ما جد حد يلبس عليه ولا هو العقل بس ما بلعب العادة والانفلونسو والمش والمش على ولا والمجتمع أوهام أوهام الصغار هم بيها ما بلعب أهل. يعني هي لب يعني الناس يشارون على أوهام ينتشرون على أوهام يشاروا معها ولا لما العقل لا، العقل هو يكذب، وهو الأوهام فعلها ما بيصدقها ما بل أنها قلبت العقل التمع والتربية بلنش. يعني من من حداثة السن لما بدو فيه وهو على في بيه الشيء يعني حصل أوهام طعفت العقل شوية قال هل يجعوا إلى عقل ولكم يتذكروا وانتو بايدرروا والأوهام قد سيدروا هو على واحد لما ينسوا بجضيار إلا واحد ما في ظلاني هو داري فحله وفي لهن قبضة والباب غلق هو يغلق اللي ده ووو ورا ويجعلها استوحي استوور أشباح وبيروح يبده وما عجله ده إذا رجلاه ما عيش هو يغلق الباب ولا ما لكن كذي استوى استوى للأوهام في التحويلات استوى اللي على الإنسان يضيع تفكيره يضيع قليل شويه والسيطرة عليه يصير معه ما يصير يستجيب لها ويخاف ويخاف ويطمح غير ما كان همها ايش قد ها هذه الزج واحد بيخربها انا احبها اوهامها كان دكتور عاد قام في المجتمع على الوهم وضيعت على عاد التفكير فقالت اضرب ابلات تذكرون يعني ارجعوا لعقولكم وتذكروا فاد عرف الحق بسرعه ما بلا استشير واحد عدلهم ويستنصح عقله يرجع إليه وعقله بيذكره ما يحب الله إنما بالشي من اللي عندكم ما بلا خرافات وبعض ما, ما لها أساس ولا لها مختابين أخلا تذكرون ما بلا قال تذكروا ارجعوا إلى عقولكم ارجعوا إلى عقولكم بس تدرون على بعض وكيف أخافوا ما اشركتم كيف اني أخاف الأصنام اللي بتعبدوها من ذو الله ولا تحفظون انكم اشركتم بالله ما جلاله سبحانه ما بالله ما نزل به عليكم شفانا اشركت بالله تعز اخرم شرك الله والله ما نزل شفانا يعني ما نزل حجتها ما معخذ دليل على انها اله ما بها هذا يا انكم وش طيبوا الفريقين بالامن من هذه احب بالامن انا او من هذه خال انا او انتم اظهر لهم اللي صافي الحين شركتوا الله رحتوا تعبوا اسرع ما تتركون الله ما هو من الله ما هو الذي احق حقت عبد الله اللي هو الى حج بس روح اخاف من وهي الله اصلا عبد الله احيا سبطها جهنم ترين جوجهلها كبر ايش انت لما تروح ما صدقك ما راحوا قاعدين بعذبوا السبط عالم ما من الجبل ليش باخاف من الجبل هو دي ماما ادي شطرها كده شطرها دي جه حطها فيها ربي قالوا ترى <تصفيق> <تصفيق> الذين امنوا ولم يرجسوا ايمانهم دول اولئك لهم الامن وهم محتجون قال لهم ابراهيم قال ما قالها ادي امن وما حظ إيمانه بهم يعني بشرك هؤلاء لهم الامن هذا لهم العمل يسحبو لي يؤمنون ما تقول يا جدي إن ده الكلام هو أمر اندفاع الذي لا بعده اندفاع فاا إن عدم السياق لا أنا اتصور يعني مخوفه إن إن أصلاً إنه أصلاً من هباء تفسده مس حين قام كان عادي الا إلا بس يعني نجيب تفسيره هذا قال أحد بالآمني أنا أولد من الذين إبراهيم ولا يحملون إيمانهم بالله هذا لا ليس هذا لا يحبون على المعاصي معاصي الإنسان ما بين في هذا السياق شف وتنكحون إبراهيم على بره يعني استدل عليهم لما جعل. لما سرعي على ما نصح ما بعدهم بعد جاوري... <تصفيق> <تصفيق> ما قالوا رجعوا يجوا خضروا يقولوا ما مجبر صلاح دي الله كانوا على في ان المؤمن لاك الدماء عشان خلها هذيهم قالوا بالله يعني الله من ربهم هو صح هو ربه دي خلاك لكن حقول هذه الإشراكة وعلى ما فردنا لا يجب ذلك لا يؤمن لا يؤمن عدم الله وفي <تصفيق> حدثنا آسينا إبراهيم على جوه نغرأ درجات من نشاء يعني الله فضل يتهب العلم وحين يسترح الجو يتكلم بالفجة إن ربنا حكيم علي ونلاحظ بعد ذلك ان الله عالم به ودار بالحكم يعلم أنه انه انه انه باحمل العلم بايه في, في يعمل به ويهمل يعني هذا وجه الحكم اه اه اهل اهل, أهل حمله الحكم هو هو عندما يشوه يقول هذا النبي بالانصار الله رضوا الله هو فاطمه نلاحظ انه خادم ان الله انعم عليهم وخيرها يعني عن عباد الله الصالح يعلم ذرائب الدنيا وهب له اسحاق نبي ويعظ ابن نبي هل يحكمه ابن ابنه من بينه اسحاق كل هذينه اسحاق ويعظم هذينه من قبل ويعلم ذكر الله ان الحفظ ابراهيم أمم ومن ذريتي يعني لأن من ذريتي يعني من ذريت إبراهيم وهذا هنا من ذريته يعني وهذا الله من ذريته جاود وسليمان أيه وقيوس وموسى هارون يعني هم يعني أبيا يعني من ذريته هذا جاود ما كذلش من ذريته حسين يعني هذا كذل إبراهيم إن الله بارك في ذريته أم بياء أم بياء بل ما هو... ما لا يونس هو عدد من... منه وليس من منه وليس عدد منه وليس عدد منه وليس عدد وليس عدد منه وليس عدد منه وليس عدد منه وليس عدد منه وليس عدد منه وليس عدد منه وليس عدد منه منه وليس عدد منه وليس قالن بيقولوا <تصفيق> علم الوضع ده اهو بيقولوا علموا ايوه هو فاعملوا لهم رد الله خدك بهم من اعوان الله نور خدك ابراهيم عليه السلام وهجرهم وهربوا وحرجني اعراض راح الشام ليه سيدنا ابو ابراهيم و اصله لا اذكر منهم انبياء بين الله وكلنا فضلنا على العالمين دوره عبد الرحمن يعني يستفانو على العالمين فضلهم وعظمتهم في الدنيا ومن ابائهم, وإخوالهم. قائد من آبائهم ومن ذرياتهم واخوالهم هذا هذا ومن ذرياتهم الله قال ما من هو ولكبير يعني ان الله اصطفى مختار وهذا الههم رسلاب مستقيم هذا ليش... حقا... الله الدين الحق لكن قلنا لهم ان ابعد عن دينكم قوانين من ابعدوني دولي هم ذكرهم اسمع ولا اشعر ولا اشغلوت ولا اشمل على الله ما انت عارف راهي شلون كان قام تواجه هو الصراط المستقيم هو الله لهذا عملي له دينه إشأ الله بعده. ولو أشركوا لحقت أعمالهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا لا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إش... لو أشركوا الله أعمالهم. ما مثل مشهود. ولا أشركوا دين آسيا من عمل والحكم والنبوة. يا رب النبي هذا لا من الله, الله الكتاب. والحكم والنبوة. الأنبياء والرسل فايخرب بها ها ولا. فقد بها هؤلاء ليس بها داخل يا رسول النبي فايخرب بها هؤلاء يعني بل بل بل بها هؤلاء يعملوا في حديثه لا يحمل دين الله غيره باجي من حمل دين الله والحكم في هاي شارع الأنصاف. الله عزيزة. عزيزة العلم. الله ما فينا بدريات العلم. كم هذا الله ما في الله كان كان يريد إن يحمل العلم والدين ورجعهم عادوا ويجيهم يحملها ينصر, ينصر نبي الله وحمل الاسلام الإسلام ولكن الذين هدى الله هو الهدف من اجل الذي هدى اجراء من اجراء يا محمد من اجراء من اجراء أسألكم عليه أجر اجراء هو إلا من العالمين من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء من اجراء ولا اجراء الله اجراء من كيف لا يدعو الله يحب رسياه أبلي الله صدق في مثال الدعوة هذا هو ما يعالها إنه الله ذكرى العالمي القرآن ذكرى العالمي لكذا كلمه لكذا كلمه لكذا كلمه الحب و. والله الله ما جدروا الله حق جدله. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يحسبنا إن مش الكين إنهم سألوا اليهود. يعني يسألوهم محمد كيف احضرت. وحسبنا اليهود قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ولا بشيء. ما عنفف الداء ولا الله معه يعني إن كانوا يبغواه لا هو بشيء. لا الله ما بيسأل أحد. اليهود عليهم يدبروا ويرحلوا المشركون صلي عليهم سألهم من حملوا الشيلاف واليهود لا لا بشيء ولا أنزل الله على بشر كتاب قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يقول عليهم ما انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وجعل للناس تجعلونه غراثس يعني اليهود يجعلون غراثس تبدو أنها وتحصل كثيرا تجعلوا غراثس يعني من تبعونها نبدأ من هنا بنوع واحد قراطيش نهدي لهم بل انها رجع عليهم اه خاطرها خاطرها ما تقول ليش تيجي عليهم قراطيش بدل ما تبدأ واحد ميلات ما تبدونها وتفونها كديا ووو خيطوا كثير من هي تواح ما كنت عندهم ذا بينشأ لا يجعلها أسئلة تربية صنقار لا الناس لا الناس تحريف القدواتي وعلم في ما لم تعلموا أنتم ولا أعبعكم يعني الله علمهم في التراه ما لم يعلموا هم ولا أعبعهم يعني يأنزلهم علموا في التراه وحبنا قل الله بما أنزل اكتاب ذا للمساء يعني قل الله بأنزله ثم بذرهم في حوة هم العبي ويجعل في حوضهم عندي خروف بعضهم والتكذيب ولا اليهود والمشهدين على بشر المشاه ما هذا كتاب من أنزلناهم على القرآن مباركة يعني ثماره على الناس مباركة كثير من من الناس يعني كثير نعم مصدق الذي نبينا ذلك يعني المصدق التوراة والإنجيل من بارك ذا عم الدنيا والثروة من مناف على الناس الدنيا والراحة مصدق يقولوا يعني مصدقين التوراة هذا ما هم كذبوا الله وليسوا ترى القرى وأظهرها الله نبينا رسول الله القرى ومن حولها يعني ما فهم اهل مكة وحا حالها لما خص <تصفيق> النبي عاد ندره لأنها اول شيء امره الله ان يحصهم بالدعوه اول شيء لا والله ان عشيرتك الاقرب منك غير الله لكم جميعا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالبعث. الذي بالحساب والعقاب هم ما يؤمن بالبعث. الذي خاف من الله خاف من عذاب وهم على صلاتهم حافظون. هم ما يؤمن ومن أظلم من افترى على الله جدلاً أو قال أو قال إليه ولا إليه شيء. من يحاسب إلا ومن قال سأل زير متى ننزل الله؟ الله يعني إنزل جب يعني نعبي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 يعني لانه مبلغ يعني نجي نحاربوا على يجي هذا يشرب القراه بجانب اذا ما حسبش بجنه وانا ترى في قمرات الموت والملائكه تباسه العيدون يحرجوا او اليوم تسولوا على ما كنتم تقولون على الله غير جمع العيال تيست تستخدم يعني يا الله لا محمد وانت ايها الرائي انزلوا الوقت بالكافرين والمغتدين وهم في امره المول ترى حاولهم ب ياخذوا ارواحهم ايدهم اجى ملك الملائكة الله الملك يعني بيعذبوه ياخذوا يعني يبقى مضطجره يمكن ما بيعطيه روحه بس انا مضطجر حد ما له ساعد بين هو عمل قد ما هو ناشي مبلغ كفر وتكذيب او اوم بين يديه امل هو عبد التاخذ جبراه ونخطها ماشي يعني في باسو تو يعني في جهه هم يعني في حال ولا في حال انتزع روحه بسطوا اليه أيديهم ديهم روحه لا ما عم يشدها ايوه بده روحه هم بيقولونهم هم بيقولون تاني تأخذ لي مية ونص صاحب أمرك يقولون أيام التيسان على ظهرهم بعدهم تقولون الله خير الحب وكم وكم وكم على آياته تستكبرون. الله عز وجل أنزل. الله عز وجل على دينك. على الحياة تفسر في ماذا؟ ماذا؟ وما على ماذا؟ ماذا؟ البيان عزم. هذي كان جاي لهم أخذ بهم لا أحطاب يعني أحطاب يعني يتحكم بهم اي اي احطاب بعمل ولا بجيثمون أفرادة بل يقول لهم الملائكة اللغات يجيثم قال لا أفرادة كما حلقها فأول مرة ينسل يعني في ولا بأخر حاجة منه هذا حلقها فأول مرة وتركتما حول لهم ولا وتركت وتركتما أهل الله من المال والغرب والأوه وما نرى معهم شوف الذين الذي انهم عنهم أن أنهم في شراكة، ورَأَى الله معهم فَفَهَمُوا ما بحق عاقم الشراكة يعني اللي كانوا بتعبدهم من دون الله. ما طشده. بينهم لا. يعني كذا. عن جب على طابينهم بينهم. عن جب على بينهم. وقال لهم ما قلت لكم عليكم ما عندنا فوا و اللي نجينا لا شيء ده و ما يتعمل ما في شيء لا هو هو من ان الله هو الحق والني الله سبحانه وتعالى هذي فلك الحبة الخز منها جح حتى يكمل البذور حتى يكمل البذور حتى البذور هذي اللي ويخرج منها هالجواه وذي فلك النوى على عجم حبة الثمر حبة ال ووعكة حاء هذي اللي ويخرج منها هالجواه كملا يخرج من عجم حبة اجل اجنتهي يا عمي هذا ما بيخربك سائل واول على هي يعني ما ثلاث معناته معناته على ثلاثه وبعدين في ثلاثه ليش منها اشياء وحال منها وحبوب منها <تبع> يخرج الحين من المين، الله بقدرته فضيله للخلق والنوى، وبقدرته بيجي حي من المين، بيجي الرجال أديانهم من الهوى هميتة، ويجي الإنسان من النطف وهي النطف هميتة، ومخرج من من الحين، من الحين، يعني بيجي بخرج المين من الله والبيض مجيئ والبيض مجيئ داريكم الله هذه معفودكم على الحق الذي ينبغي أن عبادتكم، هو الله، بعبادتكم فألا تصرفون كيف تصرفون عنه؟ إلى عبادتهم أصرهم؟ وحد يصرفون كيف تصرفون على عبادتهم مع هذه الدلالة؟ داريه على إله الانتهم عظمتهم قدرته؟ لا تستطيع شيئاً يبني حالي ابنين حتى ما غزنوا هانياً قالوا على ربنا هارو سيدونها الله فضي بي يقفل جاء نور الصبح نورة هجر من قربة الليل قدرة ما صبق لا هذي ما هي بدي الصباح بنور الصباح ويأتي بيئة نهار وجعل سكن الله سكن للناس يهدأوا فيه ويسكنون من التعب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 الحساب أ... أ... مش حد يشيله زي ما هو تبدي من الله. عزيز يعني غالب وعلم كل شيء ثاني يعني بدل عارف عنه العلم يعني وهم اللي جعلناهم من الجوع اللي تحتهم دي, دي هذي المعلومات اللي بيوظفها بل... العاب ولا عليهم لما نجي نسحب ال الاحتكاب صحاري وها صحر ومات يعرفه ولا لا بتحدث الأسافر على الجيوم. هم أكثر من العرب في الصحراء، عشوا في الصحراء. نطلع على فطور ونجلس. الله يعز من ما تعلم يعلمه الجيوم. يتحدثوا فيها في دور ما في دور دحر، وبس في يتحدثوا في الدحر. كشف. كشف الآيات اليومي على يعني الله يقربه على آيات تدل على دينه وعلى عظمته وعلى إلهيته، وعلى عندهم الحكمة، خاصة الآيات. نجي على نجي نجي على ونجي على فواهه، يعلمون ويعبدون شريه إله. على وهو الذي أنجعكم من نفس واحده أو الذي أنجعكم من نفس واحده بس آدم. على أصله، فمشى عقب نفسه، فمشى تبعه ومشى بعد آدم. خلق جعل الله مستجاب مستجاب لهم أول شيء أصله الرجال ومستودع يرعى النساء يعني التواليت من الأصل أمر رحيم أن تخرج سجدة في الأصل وتودع تودع في الأرحام والأرحام ياتي التواليت ها. على هذه السنه كشف أصل الآيات اليوم الآيات ووضح الآيات تعالى الله أن يليفهم يدي على هذا اللي الذي انزل من السماء نعم الله ربنا انزل من المقعد الله يفسر لي الآيات الآيات قلت هي هذه بدو يعني مش بنقول انهم بيقدروا احنا نعبد الله الله يرزقهم يعني تقول له احمد ادي اعطها له راح يوضح لي الآيات ورزقهم حلل لهم من السماء اجاهم مضر، أشجار، وأضمار، وأرزاق وهو الذي أنزل من الصماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء أخرجها الله بالماء أرعى النباتات بكل شيء كلها بسيطة المطب، يجيزها الله من الصماء فأخرجنا منه خضرة أول شيء بعد ما النبات،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 وجرناه من أعمال، با من السماء، بنحن نحن نجرب هالجناه يعني بساتين من أعمال، العنب، والزيتون أشياء زي تون، اللي ما في قاعدة عربي. العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، العنب، عبرمان والزيتون والأعلاب يجب أن يشتغل على الشأنه أزمى زبيان ولا مختلف أنواع ومدرهم على الشأن يجب أن يعمل على العلم هل يفعل أن يكون هناك؟ هل يكون هناك؟ لا أشتغل في طعمه ومشتغل في الشجاع ومشتغل في صموة فكما يجب انظروا إلى فمره فكرة رفين واللي تفكروا في التلائم يا الى اين يعني حركه الكفوه رحله دعوه تشوفوا والله امامنا يقول لك على اول حاجه ناخذ شوف هذا الالي حار حل وحين إلى الى اين حركه الكفوه في صدقها هل تذكر هذه يعني ما يقولوا استروا ستراني ما وصلت لها بسرعه ان انزالهم الاعلى تنزلون يومنا هذا و يستكّر فيها من تجهل صالحا و جاء بالخكيم لذلكم الآلات الجنومية يؤمنون و يجبون الله فيهم لا يؤمنون ما يجبون مثل نبي جيناد و يشكرون معظم لله في شبكة الله بإعطاء آلات الله لكن معظم معظم جعلوا لله شركاء جعلوا الله آله و أفرأ شبكة و كانت تبتا الجن عليهم أشرح هذا بعبد كان العرب المسلمين يعني عبد الجن وحلفهم الله بحلف الجن وحلفوا لهم بنيا بناء يعني أحتلوا من الله بنيا بناء كذب وسطروا الله بقولوا من الله بنيا بناء غير العلم علم ما عندهم ماذا فهم يقولون البنات سبحانه وتعالى عما سبحانه يعني الله تقدس وتعالى سبحانه عن مازفهم. عن هذا يوصف الله عز وجل الاشركه والبدني والعقلات السماوات رسوماتها دوله هو اول من جئ عليه فخلق السماء والارض افتدها بقدرته من يعني المبدع حسبنا هناك خلق والله ان كل شد اللب هو الله خلق هو خادمك ألا يكون له ولا تكون له صاحبها. كذب كذلك إن يكون له ولا أن أحد يولد. كل شيء. وهو ذي حلق كل شيء. هو في حالة كذب ولا انها حاله خالق. هو ذي حلق كل شيء. هو في, حاجة في, حاجة. في شيء حالة يحاجي بالتعيس. هو كل شيء. هو ذي كل شيء عالم. علم كذب كل شيء. لا. <تصفيق> قال الله, الله ربكم لا اله الا هو حالك كل شيء البعض على كل شيء وكيل يا الله النهار ده هذا هذه الافعال لا جهل هون لا اله الا هو رب حال كل شيء هو كل شيء فعبدوه لانه على كل شيء قائم يبقى ما خالفوا باسم الله وهو على كل شيء كثير يعني هو هو حافظ كل شيء ووو بقدر شيء هو عينه لا يبتكر الأفساء هذا ربكم يعني الله والله يبتكر أفساء هو هو يعني الله يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي الله يجي يجي يجي هو نصير مالكها وهو يعني نظف عن أمك رحنا الله قلنا أبيد الله وهو حبيب ما هو حبيب كل شيء هو يعني عن كل شيء ونظيف ما ما ما في ذكر واحد حاجة لا يعني لا لا ويدرك يعني يعلم, يعلم. يدرك يعني لا لا لا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 وانا في جاء منع عليكم ايضا يجعبكم بصائب وانا ينفعل السنة باعه وانا لا وانا يأمن عليكم من يحتالي بحكم فالرجاء يقول الله احسنكم على يأمانكم وانا يبنيو عقل والله يحفظ باقيه للاه حسن يغلق الله يالله هو كذلك يصدقون الآيات يعني نحن بنوضح الآيات هذا التوضيح يوضح لهم يا بنوضح الآيات كذا لا جوجيه في لا من الحجة لا ترجع من الحجة يعني يقولها من الله يا الله المضيع ولا تقول نفسي. يقولوا درستها قال هم, هم لا يقولون حين حين تقول عليهم ماذا يقولون لا يقولونها أن النبي درس نحن بحبب بسلاطين درسها يعني ما هي عند الله ما ندرسها ما ما ولا تأمل فيها ولا تفكروا في ذلك.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 عريبي عريبي يبيني يبيني على على والله عليه اريد اسوي على الاخر اللي بينها التي بين الايات لا محال وظهر هذه بعلمها ويعود اه الكساب لا لا لا لا لا اريد اشتديد لا اني اعلم ان مش انا ان العاده بين يعني اشتديد من هاوي هذه منها منها وما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 والنبي تحطه معنويات معنويات النفسية هو راح أعرف عن ملص المعلو تكليفهم استهزاءهم آيات الله وتكليف لهم استهزاء بعرف عنهم والتابعنا الله عليك عليه وعرف عن العهد قال لي ما ما عرف شيء تكليفه على فينا حسن وكبرات فيك العهد ولو شاء الله ما عشنا لأن الله يكن لدينا احد من المسلمين بل هو يعني الله يردوا احد منهم احد منهم اختيارين جعل هذا اختيار، احد هذا احد منهم احد منهم احد شاء الله منهم احد منهم احد منهم احد منهم احد منهم احد منهم احد منهم احد من احد منهم احد منهم من منهم احد منهم احد منهم احد منهم احد منهم احد بس. وما أنت عليهم هن وحده، أنت على هم حارس على شخص أعمالهم وتر ويش بيسبروا. إذا ربنا خلنا نسمع خلاص. إن الله غلاس يسبو الذين يدعون من دون الله يسبو الله حسن دري عن. يا الله المؤمنين قال الله قال لا تكلموا رأسمان بسبوها لأنهم يسبو الله يسبو الله لا أحسن لا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 سبحان الله كذلك زيننا لكل امه عملهم يعني على أرسلة رسوله في معروف الله كل أمم رسول يزينهم الحق ويحب لهم بالحب ويجلهم عليهم وده ويفصلهم الناس قبل الناس ما قبل زين كل أمم عمل ما اشتمنا زينه والقص وعلى الق نعم على أرسلة رسوله يعني زينهم الأعمال صالحهم ااا كتب عليهم القرآن وكتب شعر أصياد يحب لهم الطيب من الحب والظلال من هذاء، الظلال ماش تروح، ويتبينهم جميلة يعني فجك كانوا ببيانه ودلائل ثم إلى ربهم المرجعهم، فجأة منهم كان يعمل، رجع رجع له والله جمعه، عم على عملها على العمل لما يحط بجهده، وعمل خشب فَأَرْسَلُوا بِاللَّهِ لِيَهِ دَعْمَانَهُمْ هذا ما مشه فيه جاءتهم آية اللي يؤمنون بها فلما اعتبروا ذلك الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتبرها قالوا بي حفوء الله ويجي من آيها من يؤمنوا يعني ما تعدوا ذلك ما حسبها مع أن هذه ما, ما بلالله تعالش بس لا قد يحب الملك والله يجي من الملك الرسول وهب الملك يحب الملك أكبر الأشياء يحبس المتعلم يعني بالأمراء وحبس المتعلم يجيب المتعلم يقرأ ليش في ليش كسرات يجيب له كتاب ما هو جابه إنما الآية عند الله لأن يقول إن يحبنا الله يحبنا قال حبناهم إنما الآية عند الله على من لا رسمه ما أبلغه ما عليه وما أشيلكم انها إذا جاءت المؤمنين كان سعى المؤمنين وبدأ يرغب إلى رسول الله أن يسأل الله أن يعبد ما يجي لها وهم راضون جاءتهم باه من إذا جاءت ما يجي ما أبدا ماهم لا سجدوا عما لا سجدوا ما انقل لي بحيث ان احنا اصاب الكمال المؤمن به اولا ولا ضمانه يقال انه يلا حنا حنا نظيق باول مره بعد بعد هذا ما عاد استخدم لا عاد يعني ان اعمل إذا عمل الواحد استجاب أول ما بعد عندما يسمع دعاء على ما يستجيب الله بيجيه هدى ويجيه تكلم في قلبه في قلبه ويجيه يزيده بصيره يستغفر و بعده يجي هنا بقى وفين قامت ما احق و بدي اعرف ما رضي زي ما مع بلا شيء ذات عمل ما بعدش الله الارض حتى من بعديها الشيء وبعد ما بعد له امام هو عمل الحين عمله باول وقت ونذرهم في طرانهم أهمون والله يفرقهم في ضعهم يسرحون الراحوات في حقهم في ضعهم ما عب نورهم هم العب نورهم هم العب نورهم ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتها وحسبنا عليهم كل شيء إن ما كانوا ليهم إلا أي شيء الله ولا إشكل آه... الله سبحانه وتعالى إن إشكل يحصل طمع وطلعنا أمين المهم رأينا أمين قرأش عبدي قبله ولاهم كتب يوم أمرناها صدق يوم أسلموا قال لا لا عبد الله لا الله محسن الله مستسلم وبيتحب الله الرحمن وبيعلم عبده أبدا ولاهم من هذين الأمر كله حب هذا من عند الله مش الله أهل القبور، إجنوه وإشخدنا النبي مرضى يصبونه وحشرنا عليهم كل شيء قبلة وحشر الله لهم كل شيء عيالهم يروح... يعني إحسر الله كل, بل... كل, بل... كل ما بننيه في كل ما نكمل آيه يروه عيال من برضى يصبونه وحشر الله وحشر الله هم يدعفها لهم وإشخدون نبيهم ولماذا من برضى يصبون الإسلامي ولا يصبب محمد ولا يصبب سالح ولا يصبب بطيرهم كلها ولا شيء جارة إجنع محمد جاء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 daar moet daar gaan we nu niet in werken. Oh ja. Ja, ik ga er zelf niet eens. We hebben er, ja, zeggen we gaan we gaan we, misschien gaan we, we gaan we, we gaan we. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ولكن أثناء مظهر أثناء مظهر أنه عبد الله يمكن أن تبعد يؤمنون يمكن أن أم الله ما أعرف الشيء يعني داع الأصحاب المهمة وكذلك جعلنا لكل نبيين عدو من أدول وكذلك أنسوا الله يعني أنسوا يعني, يعني أنسوا الجميع وكل دبي عدو ما من أدول وكذلك لا يوجد نبي إلا أنه عدو من أمها مش عارفين الزوجين يقولوا زوجي دعوتهم وحاربوا دعوتهم وصبر عليها استهزموا بها كل الأندية. فهم قالوا جعلنا يعني بس نقول التحالف على طول حكمة والله نحن حلفنا الناس مشافد مشافد والحين خلا الناس خلّهم الله على اختيارهم أنا قلتهم الناس بي خلاهم يهتمون. خلاهم يتعاونون ويجي يسبرك عليهم. أبى تلا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 يعني بدي بديوا مثلا ان دهبت فيهم قال قول ده فيديو به تده لحظة رورة يقترب بهم بيقترب بيتعلم بعضهم من بعض بيبعي بعضهم من البعض و الشياطين بإزوال ديهم و لو ما فعلوه و شاء الله من عمّا منك على الشياطين وإزوال ديهم إذا أفعل الناس ويشقه عليهم يحسنون هم التكديم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 ان يرضوا وهم كل ذلك يضمن من الزهراني ومن الغروب الله وليتسرى اليه ابي الذين نراه من الاخر قال بسم الله وعذ بالله من الفضول ذاك في في, في عليهم ولا عليه يصفر عليه يسمعوا له يرسلوه يحبون بحب الصلاة على داخل الجمهور هذه الجوائز الذين رحمات الله يستحله ويرغبون احفظ وليه يلتزمهم مختلفون ومن اللي عملوه يلتزمهم لا لا الله هذا نعمله لله يعني ان والله مجعلنا من الاعلى يعني جلس عندها اللي الله هو اللي يعني أحب. الله عجب النبي كيف أن النبي يطلب حكم الله وما الذي أنزل إليه الكتاب المفصل كيف لي جوا الحكم غير حكم الله هو الذي أنزل إلى المؤمنين الكتاب المفصل المضحي المضحيه الآيات والأحور المضحيه الحقول الباطري هم طلبوا التحكيم ما أريد احكموا له ولا حكم قر الله يعني حكم الله يعني أكده أصلاً يا قر الله أحكم فيها ما أظن ها هو شتى ما أحكم إلا بشريعة لا شريعة شريعة إجاهنا يدخل في دينه جاء الله النبي والذي نأذن لهم الكتاب يعلمونا أنه منزل من ربك بالحق فلا تقولن من المكذبين قال لا فبروح ما راحين تكتب دبوخ تكتب دبوخ القرآن وزي الجمعة وزي هذا المكان ورح ولا ب ما بقذره من الموالد هذا عديد وخذنا ما بحلق لا سبب من القرآن ما هو أحد أبي فالعلماء هنكتاب عليهم المصلحين علمو من هذا الكتاب من وما من النبي، ما يشترى الأخطاب النبي ويما النبي وهم شكت، في <تصفيق> لا شكي أسحابها، لا يحدي بقامة لا يتخل في لفظه وتم سكلمته بكسدن وعبد لأنا مبدن الكريمات، هو السميع العليم قال الله، في تشككوا بعد الله لكم بالنصر لأن الله عز وجل هو المؤمن، إنه قابها الدين، حال الدين كله، ونقرها بيشد، ومباليك من الأرض وصول أصولها هذا من ها رشيح، من ها على الدنيا، ويتسبب ذلك في كيان، منجفهم خف من عدود، من ها على الممالك اللي كانت تحازم، ونعرض ندهم عرض البلد، يعني كان من نقتاحذلهم شكل من العد من الله، لا الله لهم لا، وتمس كلمة ربك سجم يوم الوعد حتى راحه، وعد حق وعد على لا بد منرجع، ما قدام تقوله صدق. أخرج ما بدي لا على شكال على شكال لا مبدل الكلمات الله هم أنا بعيد ونستمع العلم وهذا الذي يجب عليكم من الضيب في ومن الضيب ومن الضيب فأنتي بقم على صبركم ويحبون الضيب على أكثرهم وإن تدع أكثر من في الأرض يبقى عن سبيل الله وإذا كان المؤمنين كان يتحضنونهم شك إنه فكرة الناس ولكن اتبعها دعوة ان يكون هذا النبي صلى الله النبي ما هيها عليه وسلم على الحق ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هذا الله عليه وسلم يقول لك ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هذا النبي صلى الله ما وسلم يقول لك ان هذا النبي الله عليه الله إلهي في الأسلام لا ان أنك أصدق الإله إن ربك الله أعلم ومن يقلد عن صبي الله أشهر أعلم محتجين الله داري منه داري ببنانيه داري بمحتجين أنت عبد المحمد دينتوا دي عن يهداء ونحن على فقلوا بما بفرسول الله عليه أن كنتم بآياته مؤمنين يوم بشتكه وفادها أعبناك حكم على المسيسين لأن المسيسين دارواهم أنت عبد محمد كيف أنكم بتأكلون ماذا بحثوا ولا تأكلون ماذا بحها الله؟ الميتة. هشتفين. الميتة. لأننا ما بتأكلها ماذا بحها الله؟ ولنا ما ماذا بحثون أنتم تأكلون منه؟ وهم جاهم بي... إذا ما سهل و... و... و... و... و... <تصفيق> فإنكم... ما يتأكلوها لأنها على لأنها بيحصل الله على وبيجى من المعمدين ووجع بيجابهم بيحصلوا منهم. كيف شوفها؟ كيف أن ماذا بح ما تنسى وقالوا شكه هذا الشكه وصحابه مني وجاء الله كفروا من ماله الله عليه كل ما لبحثوا به بسم الله وكل ايامهم ومني وقالوا شكه ما بياكلونها انت منها علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه قالوا علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه الله اكثر بشر من على يقسم بالمحل المحل ينقلب العلم ومبعد مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه الله. علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد علاقه مبعد من ما بفرس الله عليه يعني جاءوا جاءوا ولا عبد المسلمين، عبد ما عبد يأكله من الذي بحره الحمد من ما عبد لعيش تبزام فيه وقدي فصلهم ما حصل عليهم إلا ما طول سنة جاله فصل أنهم يحصن عليهم فصل في ديك يحصن عليهم ليش لما طلبوا من أهلهم ما رحصنا فيه عند الظروه من أهل البيت مش مرتبطون به وإن في أهل أهوا أندر يرجع من الناس بيقولوا الناس أهواهم مثلاً ما عن هوا ما عن أحد بيقولهم عن أحد أهله إن ربته أهوا من عشدين هو ذلك من عشدين يتحطموه من عند من هو السبب لا وضعوا الله ورثه بعده قاموا اسمه يقولوا له تشوفوا باهره بتقولوا باطنه قالوا ابط عمره له باهر اتلمت هذه بيدي واحد لله وانا لله وانا اليه راجع والله علم هناك اسمه وباطنه هو القصه المبلبيه اللي اضطره عليه ايضا هناك هذا الله والله بعد أن جاء حضر المسنا وبعد الوضع هذا والله هو بخير في الله الناس مقبلة يعني أن جاء أن هذا حديث حديث محض حسابي عقل شيء قدر حاضر حاضر إنها حاضر على أبو يعني أنا أن تقول هذا في الدنيا خبر ما يقول لك هذا ولا يضرب هذا وينفع منها ولا حديث ما هذا ولا يا أخي عشان ما حد يلبها مثل التمسك لأننا في الخمسة وارح يديها العدل والله حضرنا ولم يكن يعدها ما تفضلين لأن سناع ما بيدفع خالك ولا بده الله راح فيأخذ ما عشرة حضرنا لها. والله العظيم والله قديم قديم من الأهل من الأهل اللي هو حمد. ها؟ إيه فهذا ما على سطح هذا الإنسان لأن الشراء هي مصادر، يا رب الله شيء يعني يجي مصادر حادة يعني. وذالله الله يعطيني بعض كل من يكتسبون أثما سيدنا لما كانوا يتكلمون، عديف على الأذن، عديف على فعليه ما يجي مرض، تعمل ولا تأكل من نفوس الله عليه، إنه نفسي. هذا قال ذري ما الله عليه لا لا تحياك منه. البيت لا أسدق الله وما لقاحوها مشكلات هذا فسك وان الشياطين لا يرحون إلى أولياءهم لنجادلهم قال الشياطين ليرحوا إلى الأولياء المشكلين أولياءهم وذلك جادلهم وفي جادلهم لحرث منهم ما تأكلون ماذا رحى الله وإلا أضعتمهم إنهم مشكلات إذا بذلكم قلتوا همنا لا يمكن أن يمشي الناس إذا سنتقوهم أرعوهم ورجعنا من, من كان منكم فأحلناه لهم نور يمشي به في الناس كما أنه في الضرمات ليس بحالي منها كذلك الكذبين للتأكيد ما كانوا يعملون قال الله مختار الله ما سواء هذه كان يجد ورجع حياها الله بالإسلام واحتداء وآمن وحفظها الايمان nou zolang we dat niet hebben, heb ik er geen zin meer in. We moeten naar de afdeling. We hebben geen geld meer het Ik Ik وكذلك اللي في كل دولة إن أكادميين يهملوا قروفيها وما يمكرون إلا أنفسهم لا يشعرون الله يهدي إن في كل دولة يبدأ عسىها أحياء. يقول أكاديميين اللي يرفضون جهات. ويا يمكرون والمسلمين ي يعني يحاولوا في الاسلام الإسلام واستئصاله وقص الدين يشوفون الناس أصلًا. قالوا يجب ان يكون هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من على المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا المشروع من هذا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 والله جاءت احنا من رحته ان عشان السلامه ورسيه بسروره احنا راضيين ما نجي ننزل ونسورنا دي تجي غير على علم بما ننزل عليه طبعا نجي مستقبل انه على شبكو في المؤسسات في الدنيا يعني مش توجد منهم الله الله عالم حيث الامر الزلمه نذكرهم على الامر الله عليهم أهم بيحمل سالفه الله حيث يحملها سنصيب الذين أجروا وصرارهم عند الله على الشديد بما كان يبقرون ولكن الذين أجروا أكادرهم مجرمون دولك جم... الجزاء من جزاء العمل لازم في آسفة الدنيا والشرف بوجاها وما هذا يجعلهم جزاء من جزاء العمل الشرف هذا يجعلهم صراف عند الله وده هم سرعه جميعا عدد مشغيل لما تعلمون كرم قولها يا اديان المهالة سرعه جميعا هين نزرق سيحدة في ناسي هين نزرق في نعمها هين نزرق في لا يمكننا أن يكونوا عندنا نوعي بنا نوعي نوعي بنا نوعي ذلك أن لم يكن ربه مُلِكَ الْمُوافِ ضُرِهُ وَأَلْوَى أَخْوَافِ فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ إِيَّهُ وَأَسْرَحْتُمْ تَرَهُمْ لِسْلَمْ فَمَا لَمْ يُعْمِنُ بِهِ أَوَلَ مَرَّةِ يَعْضِيَهُ فبي أربع أو ربضة نوصل إليها المداق واستيعاب ونحصل إليها المداق رفض هذا الله يجي يهديه في استيعاب أول مرة وييجي له على ذلك هذه رفض هذا بيعرض الله من هديه ليش الخدر يسعى يسعى في ارتياح وارد يصير له يعمل اسمه ولا وما يتقال انه يغلو يجعل في الارض حرجاً كأنما يصعد الصحابه الكرام واذا استجاب الله بيعطي الايجاز <تصفيق> في ايجاز من هوين عادي ما ما هوين يعني بده يجي بده بده بده بده بده بده بده بده بده بده بده بده بده بده بده هذا ساعة في السماء بالتوجيه نطلع ساعة الهواء ما يشكي هذا كذلك يزعى الله بيش على الذين لا يؤمنين يقول الله بيش هذا يعني ليه يضيب صدره على ذين ما أرى ما رغي يؤمن يوم. وليه جرى الله هداحين وصل عندك وهذا ربكم استريما الدين بيه فالقرآن رجاء بها إلى فلا صلاة ربك العزيز ولا الدين الحق المستقيم إلى عبده ففي سفر الآيات اليومين يذكرون اليوم بعد الآيات اليوم يذكرون فزلفك الدين الحق والتوحيد الله هو رب في فكر الله الناس على بالله من والله في الآيات اليوم يعني يذكره ربنا إلى عبده يذكر يجي بس عاد ما بنا يذكر عاد ما بنا يذكره بحس عنيه تسيمون لي في هالإيمان والهدى. شريعة الإسلام مطابق. الإسلام مين مطابقها العلية. مين العلية حس عنيه اللي يقصده. لأني بابنا بل لكن يجيك قطع الأوهام ولا والعادات ولا والمجتمع يعني شغل أحد بين جاهلية يهودي أهل سائر الأصلات بتحط الامضاهة الاجتهامات الحد قليل حددين الحد والله قال هذا دفتر وسلبه وفصلنا إذا هات لب هو تأمر ويجعل ويجعل الأذن رحمته لا يقتلونها حط وصي الله في فصل لهم دار السلام عند ربهم بل يتذكرون ويقوم يستجيب ولكن دار السلام عنده هناك افضل السلام هي الجنة وهم وليهم افضل كانوا اجل الله هو هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من الله ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ويوم اجل جميعا يكون هناك افضل من اجل من قالوا أست أني أكثر عفوا أكثر العز إلى البلد أعيشني فيه أكثر, إلقى... فيه أكثر, أكثر. وقال من الدين أتبع وقالوا أوليائهم من العز وقالوا العز ربنا استمتع بعض بعض. استمتعنا ببعض بل... استمتعنا إحنا بال إحنا استمتعنا بالدين إحنا استمتعنا استمتعنا في الدنيا استمتعنا في الدنيا فبالبراء وما معنا الذي أجلنا لا معنا أجل لأحد لا ، ما هو بيان parola ديالك قالنا والله واخا حيدين ما شاء الله و هو معنى خلينا باخر جو يعني يعني العين مثل يعني ان ما فيش غير هذا المشكل ما شاء الله الله ما شاء يعني ما شاء الله يعني غير ما شاء الله من زياده ما من عذاب عذابنا عذاب لس على الحياة والعذاب عذاب البلد هي فيها بلد غير النار وهم أبنى النار أن الله أخبره غير ما شاء الله من أنواع عذاب أخرى إلا بمعنى غير <تصفيق> إلا بمعنى غير إلا عذاب غير عذاب الله إنه الضكاء حقيب ألم وعذابه كذلك من اللي بعه الطالبين بعضهم بما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 يا رسول الله مقدره هو هذا الدنيا واحنا ندعو على الحسين أنهم كانوا كافرين كان تعالى في كتب بكر ومنتشرات يقولون انها كافرين نعم قال سنة الله والحكمه هي ان ما لها الا اهل يعني الكفر والمعاصي وهم غافلين عن الشيء اصله ما في الدار ما لهم يعني يستحصل أنت على الدنيا يعني شيء على الدنيا وده عنده من في الدرجات وما في بلقة ترجع وصل ما في النجيج اللي جلهم من حفلهم ما هم عليه الله يكل الدرجات من ما عملوا وما ربيس الدرجات من ما عملوا يعني هاي الدرجات الثواب ولا و... والعذاب، والعذاب، كله هذي على حسب عمل الإنسان. هذا هذا على أعمال عن درجة، هذا هذا أعمال عن درجة، على حسب الأعمال. الله عز وجل رب كتاب كل أحد أعماله بحاله بحاله بدرجه على حسب الأعمال. عبده درجه بأن جنه النار لا عبده. رب كتاب الله ما هو في حاله، المشردين هو عاني عنهم ما قلنا أنها رحلت عباده بيث أنه من يد حسنك رحمته إيش عني ذلك وما اشتخلت من بعديكم ما ينشاءه كما عنش من بيتهم في الآمن آخرين قال الله عني وقالي عنكم ما يريد أنه ينزبكم ويستعصلكم وليه شيء اخرين آخرين بجلكم مثل ما آخرين. من أخرين بيه في الآمن آخرين و الآمن آخرين لا إلا ما في عدل الله وما أنت بمعين أكده الله قال ما ما عتك الله على صلاة رسول الله ورعن لا بتميعك و ما أنت ما جد من والله ما من الله والله تهربون أتعين أن معي ص يا عيز معي صلي الحكم الله بيعحكم وليه عدم عمل على مكانتهم اني عامل فسوف تعلمون من تكون لها اولويات انه العرض الله عز الله النبي قال لكم قالها في عملكم في فرق وانا في عملي ورسالتي وهذا بدي تعلمون من ديروا على كونوا ديروا في امور ودي شيء صح بدي اصحح بدي بدي العمر حنا بلا تهديد. لا بلا تهديد. إنه لا بيخفض عليهم. ما ما بيجعه لا عليهم. ما بيفوز بال. ما بيفوز بالثيحة العمر. بيجعه يخسر. بيجعه بس من حصاره ذوات. وجع الله مما درأ من الحرف عن وصيدة. المشكين وفي الأنا عن لا على النبعة عن الأنا عن الذكر ولاستموها فقالوا هذا لله يجز عنهم شيء من هذا لهذا لله وهذا مش ركائن الله أصلاً ثم كان مش خلاص إلى الله ما وما كان الله خلاص إلى شركائهم يعني كل هذا شركاء عن ساء ما يقتلون يعني لا خطر من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 بركه الله بركه الله يا شيخ API يعني الامر عن رسول الله في شاف من دعيه بتحقق كل شيء ناخذ بالزين والداريا لا شاء الله اديهم من كلهم بطاعه وشي عند اليمن والذين لا بيحسن هذا بيشوا عليهم دينهم يعني بيشوا عليهم, عليهم يقول عن دينهم ولو الله ما فعله رحمه مني نعم ما يستغلون بسلسونه ولا زيهم فذرهم وما يستغلون يعرف عنه محمد وهم افتراعات هندهم ومبلغ دينهم ولا يهمنا أبوالهم داخل ولا يهم أبوالهم داخل يعني نفس الدين يوم محمد يعني محمدين في على العرض والحاجي عليه ووحدة لا عرض ولا علاج حلال جوهر على ذلك عندي هذا منها هذه إن كان كثير وقالوا هذه العام من عرض الحجرو هذه محبية على حجروها بل إلا من نشأوا بزعمه على شأن الحلال الذي وأنعام الحجرو كفرها. قالوا يا له من حظ تقول هم حظ يكتفونها ولا أحد يشتغفها على سبيل المثال عن بعض منها قال منها الحجة الكفوف عليهم حظ من الجمال وأنعم ولا يقول الله عليها كرأن عليه. عليها وبع أنعم ما بيجيب ما اسم الله عليها إذا بحوله قالوا لها حظ اسم الله عليها حظ لا الله عليها لا شيء من وكانوا على هذا الحال ما كان هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون حوال الله سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال على يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال سوف يقولون هذا الحال أي نفسي. سينجيهم أصحابهم. الله على على كذا. تحليل وتحليل. لا لا لا راح يهدي حلل حلل الحديث. إنه حديث علوم. كرحوص اللذين قدروا أرادهم. سخان أي علوم. يعني الناس على الصحافة عبرهم ولا بعمر إنهم يجلس قدرواهم. وحظر ما زدهم الله. وانظر الحصن ذي حظر ما الله. فقدرهم الله فهي مثال عام فالإبن الله البقل وعلمه وحفظوا بعضهم افتراءاً على الله لا تضلوا وما كانوا يحتدين لا تضلوا في التشريق ويحتدون الصواب لأنهم احتدون الصواب وحفظوا ما يتهم وحفظوا داخلهم حفظوا يحتدون إلى الحق من الله هو الذي وغير الله المعروشات، نبغى المعروشات مثلا من الله، اللي ما بحتاج مسدد لهم والله لو زرع، فلنا أبل يعني إثمار متنوع. وزيت من وضمنها منتشر منها، وغيب من تشاربه. الله تعالى جاعه، وخالد تانيه. من زملح، يعني كل من زملح لا الله، لا تحب مبالغه، تحب مبالغه. وأتوا حتى رويه مع صادق. مع صادق دي حبة الزهرة. ما بلا ما لا في مكان لكن خمسة بحروب فنال الناس ده فناله بدها تنقلبين ومسافين ولا. زهرة. لا لا لا. فلاش يقول إنه لا حد مشهور. هو بعضهم هذا جاهز الحج ما على في الله ما أصلاً الله ما عنده أصلاً طعمة ما طلعت يجمع بس يتجيء ما نقول رجع نعم في إيه اللهم لا والله من الألعن حملوا الخرشة خلا جوا من الألعن يعني حملوا هذين بتحملوا الخرشة اللي هي عهش راع لا عنديهم ما في حملها بتحمل اسم الخرجة في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 فقال له ان هذا الامر يحفظه الى ان يحفظه والله ان يحفظه الى ان يحفظه الى وين يحفظه الى ان يحفظه الى ان يحفظه الى ان يحفظه الى في يحفظه الى ان وين الى ان من الى ان يحفظه الى ان يحفظه الى ان يحفظه الى ان يحفظه الى ان يحفظه الى ان ما ما عدوان يستنحب والله يعني مستعذيبهم. يعني يشتي يهرب معيش من دورو الحين دول الانسان حرر في بطنه وحصل وشو ما تبون ما يشتي يحيي الهواء يعديه انها لا نعرف كلنا نعلم انا نرفع ان نعبد نعبد الله نقول ندعي نقول تصالح نقول لو ندي و حظم الزاكرين و حفظم الزاكرين على حفظم الزنين من البلء يجنون زنين فتت الجديد و ها حفظون الزاكرين على حفظم harta من البلء من الحفظ للحفظ و ها حفظون زاكرين على حفظل النساكرين و هر الله حفظم الزاكرين على حفظم الزاكرين على حفظم الزاكرين و ها حفظون الزاكرين على حفظم النساكرين على كنت تشهد جائب وصرح الله في هذا وقال أن تحاضرين حين حط الله وشبع الله هذا التشبيعات لما أنت تشهدين لا تحاضرين حين أرحب عبد عبدالرحي وكسراء أن تحاضر الوصية ورحين وصراء لا أرى الله أنت أرى لا لا لا لا نحن علي وحنا حاضر نبقى سمعنا آبا أنا أنا عبدالله فمن أظلم الله سببا؟ يعني لاحظنا ما حد أظلم يعني بدوا بدوا في النهاية نقول ما ما كبر ليش تبيع على هذا يقول يقولنا لاحظنا ما حد نقول الناس تبالي عنه لما يدخل الناس في طلاب ولا ولا هو ولا ولا هو جنون ولا هو قلنا وإن الله لا يهتم وما ضارني ما بيوصلهم كل أجد كل أجد فينا واحد أيها على صائم يطلع للعياط من ميدا قال ان النبي قلنا على وجه في ما الله اياه محظور على طول يقول الا هي قول مي... ما ينفع او دون المسموع طلع النبي محظور الله لا لا عبد من غير الله في حضرمون في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 إذا قلت حافظ الله بالو ديو قال الله هو تروحين جاء فر من انه يتولى نحن فزيد بالدنيا و لا يوجد حاجه لا الليل لا يطول يعني ايش يعمل الحواله مع ديني لا يوجد ابايه يشيع تعوذوا ولا لا يحيى هذا عمر دي استقروا حتى هو قال يا الله إنه مجدوا النبي حضرنا عليهم حضرنا عليهم كل ذي ضفر كل شيء مقابل من الحيوانات ما الدراحة المسابة الضفر الحمير ابن عهدو عبار بجي عبنها الحيوانات من من ومن البدل يرغم يحرمه عليهم شحومهما إلا ما حملت به الرهبان الحمال كليهم اللي على البحر أو الحوائج اللي عندها اللي بعد تجيهم في الصبح فيها وفيها. ما يدفعها وهي ما حرم عليهم الله حصرها بعرض التربة هي ما حرم عليها لأن في ذلك يبينهم بذائع ما ينصتون ما يلعبون بعليم بسبب معاصي ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb dat ik جعل الله أنكذبوا فغطروا بفضله رحمة الواسعة رحمة الواسعة ما لهم أهل لهم الجايين لهم لحسن ومرحمة لأن الحليلهم ولا الجايينهم يحلقهم سنة بعد سنة أو بعد سنة الناس تقول يا مارك من رحمة الله نذلهم تخافون تذلهم تشوفوا أنت اللي حديث يعني لأنه ما يشتيعد ما بلام عصاه ما وينعم عليهم اللي بدهم بصحة والعافية وبل ااا الجذب وبل ولد وبل أمور زي هذه نطرح مثلاً نحل ثائر لأن باعوزه هو حلم عود وهو ما حثائر فهو يوم الجمعة مثال رجع مثلاً يعني بعض علماء المعتزلة على ما هو يعني يستفسر في الإشارة نعم قالوا إذا على الله هذا الرجل إن هذا يشوف بعد ألف انه إن الله من عام ألف سنة لا يعني هذا بب ولا نصحنا معه يعني ما ما بيأبى نشوف ما على ما هو محتاجينه هو نحن الله يعني الله يقول كيف مالها مني؟ نحن ما ما بنقولها نهيج على الله فيها يعني إذا العمر حستين سبعين زعل كبير خير ماذا بيجي هذي مالها؟ والله ما زلنا كفر في من كذب عمالهم عموم عبد دكتب. فانفلتوا كتبوا فتق طبخوا برحمه الله ولا يرد باسهم على الرمين علابه ما هو هذا لا هذا الحجم لا لقد مايت عمله رجلين ما قبل واحد ما حضرته النيمهد ولا احد يعجل يعفي في الساعه سير المؤمنين اشرفهم ان شاء الله ما شاء ولا ابا ولا حضنا نجي الافكار اللي تقول لي تسوي من جلدنا بالذات ولا ما حابه بقول له الله ان شاء احنى... محنى... الله نحن على الدين ما شرك وتحريم الله ما شاء الله ما شاء الله ما لكن ما الله انا اهل الله او الحرام وانا عارف من هذا ما في هذا يعني برا يعني حان فيها على مال.. شعار الراسل الله ما أسوكنا هل المعرفة من يجب راح نفسي هل نسبوا هل العرفة هل نسبوا هل العرفة اللهم يديهم وإن شاءنا نحن نسبك هل نشيركم شاء الله ما ولا ولا كذا اللي خدموا حق... كلبهنا دي قبل هي ضاوا له بيها قال احنا بنقول خلينا فيهم ابو ره المسلمين نقول ان الله واسانا ان ذكركم ولا عظم ولا صم كذلك هم الطلبه الذين قبلنا احتياجا وباسا زمان جعلهم عند الله مستعفدين ان تذلين بخص الاسرار دي قولهم انهم من امن فتهلوا لا يا الله الذي يغني يسأل قول معكم قلبي عن صادقين فلا تدل لهم إنك جعلت عواقب الجنبوعان لله صارف ولا مهما نقولها جعله مهما نقوله لا عند الله ولا نخلده ولا من علمك من علم تقول لا يعني قليل جل تتبعون أنت تبلغون العلم بلا شخصين. لا ما أخلش. ما من ما عفوا من يعني ما عفوا أوهام بس يقول فهم وين أنتم بلا شخصين يعني لا تجيبون ما لا تستجيب معكم عفوا أوهام وما تجيب ما تجيب دليل كل الله يحبه في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 أنا لا يساوي عشرين ولا يساوي خمسة أنا يعني الله ما هو في القنفتي ما أصبى. لا شيء ما ما شاء في القنفتي ما أصبى. أنا عليها في ربع يوم الجمعة. ما يجوزها ما بعاد لان ما بيخص بناه يروح حنين فافطاع يخص بناه يروح حنين معصوم هون في له إياه فأنت له ده ده ده ده اللي له اياك اياك ان تتكلم بما كان لو بابا ولو يقول إذا لو ها اذا اتكلمت لك هذا هو الله يعلم بالله ان انه يوجد عندنا حاجز وبارئ فانت على ان بلل السند ما هو العقد بيننا تتفوج على هذا بيننا الله هو جواب النبي اخلع هذا كيف هي اسماء من جاء عالم والله والله هذا بس هو جاء ما هو ما حدا له سواء الله بلا لا إن هو يدخل حفا هداء أصبع، ما يستكيه، ولا حاجة قل هل هذا شهداءكم الذين اشهدون أن الله حكم هذا؟ قال الله للنبي منه يقول هل من شهد؟ قال هل من شهداءكم، هل من شهد؟ يشهدون أن الله حرم هذا بكثب، إنه حكم الآن عام، وحكموا بهذه السفر وحكمه فإن شاء الله فلا تشهد معهم، إذا يشهدون فلا انا ما قريب ابدا اخذ ديني ولا تتبع اهواء الذين يكذبون باياتنا لا صدقهم كما قال ما هي اهواء ما هي من عندي اصلا لما ترتاح جاي بشوتك قاعد ادعيو اخواني يقولوا هذا يقولوا يجيبوا شهاده يشهدوا ما جاي ما بشهد لا يجيهم هو ان شاء الله الله ان الله من اجل يقول لهم عن صحيحة عن, عن نبي الله إبراهيم يقول لهم عبن... يتعملون يجب السماعي وهذا دي هم أمريق... أزيزانهم يقول لهم سبع السماعي ويحدد وهم جايب يشهد يعني ما بلأ من أهواء هم بس ما بلأ شهد زور قال هذا شهد زور لا تشهد لا تشهد ولا تتباش عنهم فلا تتبع ما لا يستمعه عن الذين خدموا في آسنا والذين لا يؤمنون الآخر وهم ربه يعجزون عنه عليهم ب بعجزه بالله أين يعجزون أصلاً؟ قل تعالى وأكلنا ربكم عليكم يقول لهم أحس عليّ أنا بحب لكم أشحظاً ربكم عليكم الله شريككم هي شيئاً أنا والله لا هي قبل الله ما بالدنيا أصلاً؟ الله أحد سميع إلا الوالدين ولا تجد أولادكم من الأولاد لا ت هذا وفاصل عام نحن النظر يقفون وإياهم تكفى الله بإيجادكم أنتم وإياهم ولا تقربوا فواحشة ما ظهر منها وما بطل لا يقربوا بإمكان فواحش أجيب يستكفحها الأجيب يستكفشها لا يقربونها ولا تبقلوا نفس الله لحظة الله إلا بالحظ لا يجبوا به لعلكم تعبوا هذا هذه هي بصية الله وصلاكم بها على سهل نبيه في الكتابة كريم لهم حظهم؟ حبل العمل. براءة كرامومال لكن عشان من بقية قال أتمنى حرم الله عليهم. براءة كرامومال لكن إلا بلته أحسن. لا تربوه إلا بلته أحسن يعني إياه إصلاح. لا يقصدون لا على أنكم يا في إدارة الأعمال. لا لا ينمي. ينمي في إصلاح هنا بس نم نم نم نم نم حتى نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم لا يمكن ان إلا لك نفسه الا اصغر وما تتحمل عربه بادتها و ما تتحمله تتعجب وكان يضرب شهاده ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها يقول ها ها ها ها ها على ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها يقول عهد الله عهد الله بشيء فيه أخر عهد ذلك مصرح من به لعنكم تذكرون وأن هذا صلاة مستقيمة حتى أن برية إسم العالم إن هذا صلاة صلاة النبي وهو ضريق حق مستقيم ما في عرض فاتبعوا يسيروا ولا اتبعوا فيه ولا, ولا. فتفضق بكم عن سبيله ولا اتبعوا غير قريب الدين عن لا تبتعد بكم لا تبتعد بكم لا تبتعد ما يقوله عن الدين الحق لا يقوله مصراكم بذلك الله يقوله على فتتبو مصراكم بذلكم والله الله يقوله مزموزاً ثم آتنا مصر كتاب جاء أحبار الله أنها آت مصر كتابة تماما على الذي أحسن يعني أنها ولكن يقول التوراة يعني تكون مستقبلا لك ان تكون مستقبلا واحد يعني تكون مستقبلا لك موسى تكون لكل شيء ان تكون مستقبلا لك ان تكون مستقبلا لك ان تكون مستقبلا لك ان تكون مستقبلا لك ان تكون مستقبلا لك يعني أتم عليها نعمته لأنه أحسن لأنه لا ينحسين من أهل من الفضل للأهل إنه إنه يسقطين نفتارها هم يبوه ويعطيها نفتار وفيها تفصيل كل شيء وفيها هدى وفيها رحمة للناس وإسعى التورة الكتابية وإنها نشاء لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون يعني فصل الله فيه وبيّن نفتار وفيه رحمة وإحكام رحمة, رحمة اللي يؤمن اليهود وهذا كتاب القرآن أنزل لهم مباركة مباركة يعني على الناس كثيرا نفعل الناس فتبعوا القرآن والتقول علىكم ترحمون وتقول خالق ثلاثة إخابتك لأنكم كتبون في رحمه الله أنت قل إنما أُنزل الكتاب على طائفة سبعين قبليا وإن كل عنده راسهم مقفين قال قال لا يُحون يوم القيامه اذا اشتروا الله عز وجل باتقواها الكتاب على طائفةين ونحن ذا على اليهود النصارى نحن ما عندنا كتاب يا الله ما في أحد عدمنا لا لا لا يوم القيامة وأنها أحدا على اليهود الكتاب الكتاب. كتاب النصارى كتاب الصعبة فيها هذول ما معنا كتاب بتفتئ إيه بتفتئ فأنزل الله احنا الله هذا حسابك نرجع للجروب هم لا يوجد حساب العواضات اللي جايين المبدئيات وانتم عند دراسه كاميرا قافله احنا قافلين كلامي واش فيها والله احنا تقول لو اننا نزل علينا شر وما كنا اهدا منهم وقد بيخنقون لو علم على الكتاب احنا اهدا من هذا المصار مثل ما أحنا.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 بدل أن أصدقوا أعرضوا عن الضرآن وعن الإيمان ده. بما كانوا يصدقون بسبب أعراضهم الذي يا رب واقم ان ربنا قدري علينا وان الله رحيم لا نؤمن الا ان فيهم مرايده والمسير جت ما عليه الكفر واستحقوا على الله ولا لا على الله زينهم عبدين العلامين عبد لا لا أنت أشياء من لا إكح يعني الله أو أشياء ربط يعني أو أشياء ربط يعني تعجبه في قمار ولا في حجارة مستمع ولا بيشيل يستعجلهم أو أشياء معه لا يقول يا تبغوا ايات شوف كيف قال سبحان الله ايمانها ما ادري من قبل ما ما ينفع ينفع من من ما, ما, ها. آيات. ما, ما, ما بس ما يعني دل... يعني تكسفة من م... م... يعني... الله يقصوا عليهم يغني لا يجل في الصور همي وقدوا دالين هبقائي يغني عليهم على السابق الأمان ليه في قبل لأن الإيمان بلغي. يا الله يعني المفروض ان الإيمان بالغيب ما بس إيمان بقى هم إذا من حصلت بعض في الله لا يحتاج من غصب ولا عاد نظوم منه. لم تكن ظاهرة من قبل أو كشفت في خيرا. يعني وبيتعامل أفعال صالحة. من قبل. ما هو ناقص. ما عادي كل من تقبله إننا كل المسلمين الله ما زال نحن إحنا إن الذين فضروا دينهم وخانوا شيء على السمين منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله كما نبقلهم بمكانير عرض كل الأسرة قد أتره مياه محمد فضروا دينهم وصاروا أحجار واختنفة الشاهوة وصارها مليوتة ومشدهير وحبادي وشبت وإباءة ما أيتار ما أتبعوا في عبدالدين فالسم منهم في شيء يعني الدينة بري من أديانهم أنت عن الحق واتضرر بها ما هي كلها قاطعة انما امره الله اروحوا الى سيدنا جهاد ثم ندعهم في المخالفين يفعلون يوم القيامه تعمل هو البعضنا ويجي مقابل من جاء بالخيرات فله اجر ام ومن جاء بالسيئات فما يجزى الله الا عوام لا غوه هذه بس ما منها بس ما ما بعد ما بلن الصياع عندنا إش إراء الله صغيرها فما عند الله أنها كبيرة كبيرة عظيمة كبيرة لكن قال إن مجتهد الناس في غير نفس أبو سعد بن عوف فأنما جتهد الناس جميعاً فخلد بذل أدم جمع خلنا روح الدنيا وما أكبر جمع ما فيه من الأنبياء والصالحين وما وهذا يجب على هذا العمل يقيمه عند الله تنحى بذل أدم جمع ما ما خلنا فيه هني وما جاله لابد العمل ان هو بيته معني ان حد عاد ولا لقيت هندسه الهداين ولا ارحام سواها هي هو انت بقى اعطهاهم فيشان باجوس تقول ربي المستقيم هذا الله هذا النبي بن راح يقول القرآن إلى دين دين اليمن دي دين يعني دين يعني دين يعني هذا مش دين ما خرج. من لا إبراهيم حنيف هذا النبي بعصر دين من لا دين إبراهل. دي حنفة ما من مال عن باطل. مال عن كل ضابط في جهة لا الحق ابراهيم وما كان من المشكله ان المشكله كانت على سبحان الله كل كل ان صلاتي ومسكي يعني جديحه فينيك بحيث الله يسفي كان يسكن يرسل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله بسم الله بسم الله بسم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أنا ما كان بيتصرف الله عليها أنا كنت بحاول نحاول غير الله نحاول غير الله عن عزه حاولت يا محمد يقول إن صلاتي من سيدنا محمد إلى رب العالمين إله يعني لله الحياة لله هو, هو يسحق في قاعة الله وموت لله هو عندك إلا جزاء وحصد لا شديفة محبش شديد وبذلك امر الله بأ... بأ... التوحيد وعبده واحدة لا شديفة وأنا أول مسلم يعني هو أول من أستسلم لله الأنجاد إلى النبي قل أغير الله أغير ربك أنتو تشكر أيها مسلمون أني أغير, أغير, أغير ربك غير الله وهو رفضه كل, كل شيء وهو حالك كل شيء وليس تحسب كل ناس إلا عليها يعني بجمجان وهات عصارة بجمجح جلدين وضربها علينا نحن نحن نحملها ونسر دي معنا لا تحسب كل ناس إلا علينا هم نعمل أمر وبلغ علي جمع جلدين على علينا هم حد يحمل جميعها كل ويزروا أخرى يعني ما تحدي محد يحمل حمي حسن محد يحمل ما إرادهم ما رضيكم أن تجد يعبد أنتم أيها المؤمنون وأن وليش الجماعة؟ فإن أقوم بما خدمت به تكلمون لا يحب الله أنني كان يعني بأحكم بأحكم وهو الذي جعلكم خلايا في, في الأرض ورفع الله لكم فطر عظيم ترى اللي يبنيه وكم في ما أكره إن ربنا سميع ورحيم إن الله قدير وطاهر إذا الله عارف طاعته الناس جميع على المسلمين والمشركين هو الذي جعلهم خلايا في الأرض يعني هو هو الذي يجعلكم تقرضون آخر هذا عمر الأرض قدامكم ناتو بذيله بذلهم الله يجعلكم والله سبحانه وتعالى يقرض بعض من دار الدنيا في الدنيا لا حبيب ولا يها ولا يها عزيز شريف ولا يها ولا يها ولا يها مختلفين الناس يبني في قبله خوفنا أكثر ما يخافكم ضحبا استغفر الله تعالى ربك، استغفر الله ديون الله، اللهم يا شيخ ده. ااا اللي يجي يجي كده بياخد اسمه، من خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد هو خد خد وهو سريع عذاب للقصائح والبديلين لا يعافظ وقفوا وقصوا الله من ثابة الله رجع والسجاب